كان بالاصل سواء كان مسلم او غير مسلم مطلوب على الفطرة، عن هيك على حد علم. وبالتالي كلنا نتكلم على حد علم. شاء الله. نعم. فبالتالي قضية مفصلة الفطرة إذا توي أو إذا لم يعني إذا نشأ الإنسان في غير سليمين طلب إنه عقله ينمو في جهة سليمة. وبالتالي في غير بس ممكن واحد يجي احترق هو يفترض احنا بدنا دليل الدليل هو حج على الإثبات مش حج على الاحتمال يسمى السليمة هو في ايضا شو بدنا دليل على انه واحد احترق يفترض بس, بس ممكن بعض الناس اصلوا فطاتهم سليمة وينشورون نشأة غير سليمة فانحايف فطاتهم ينحايفون في فطاتهم نعم ينطبغون بصدق الله ويصدق الله سبحانه وتعالى نعم الآن أيضا القرآن تقول بصور الظاهر ما أنزم عليك القرآن تشقى إلا تذكره في فكيف يكون هذا القرآن هو إكتار أو هو تكير لكاتبين كيف تكون تكير ترجح إلى أي القرآن إنه كان هناك الله سبحانه أشهد الخلق وبالتالي هون يحتاج إلى القرآن يعني هذا برضو القرآن يحتاج إلى القرآن ليس لانه ما يفترض انه يطلب منا ذكره او تذكره نحن اصلا لا نتذكره لم نعلمه الا طريق القرآن اللي هو الميثاق هل احد منا يتذكر الميثاق؟ لا احد يتذكر الميثاق ولكن علمنا ان هناك ميثاقا عن طريق القرآن فقط فعندنا نؤمن عندما يطلب منا النظر الإيمان والتضيق ونفي الشريف عن الله سبحانه وتعالى فحال مدرنا وحال علمنا وحال فكرنا في هذه الأمور نحن لا نتذكر ما كنا قد نفينها فلنكتب معلومات لن نكن أصلا مكتبين لها شكرا بال... إذا هذا المسألة تحتاج إلى استدداء طبعا هم بعض الناس يقولون بذلك إنه تذكرة لما يقشى فذكر إنما أنت مذكر يحملون هذه تذكر على أنه أذكرهم بما قد نفوه من, إيه؟ من الإيمان من الله ولكن الحقيقة تذكر أنذكرهم بوجود النظر في سيكون ليعرفوا وجود الله سبحانه وتعالى تذكرهم وجود النظر في الآية لكي يعرفوا ويعلموا ويبتغلوا بهذه الأمور على إثبات الله سبحانه وتعالى وانا يبتحقه جل شأنه من صفات علامة ومعظم المفسرين قالوا تذكر هو من تذكير ببأطول فترة ولكن سنتكلم إن شاء الله يعني لاحقا إما اليوم أو في درس آخر إن شاء الله على بشر المختصر على إنه لا يوجد هناك عند الإنسان عند خروجه من بطن أمه لا يوجد هناك في فيه أي جنس من أجناس العلوم بنص القرآن، فإذن لا لا شأن للقول ان هناك شيء تتذكره بعد ان تكون قد نسيته لا يوجد هناك شيء اصلا يكون مود عن تيك الفترة هي الفلقة السليمة فقط الفلقة التي خلقها خلقة الله, الله سبحانه وتعالى عليها فقط وهذه الفترة تصلح لان تستخدم استخدام صحيح وتصلح ان تستخدم استخدام غير صحيح هذه اصل الفلقة وبناء على استعمالها بناء على كونها طابعة للامرين تم تسليفها وإلا لو كانت الكفرة لا تقبل إلا الإيمان لما كان هناك وجه إيش للتكليف لأن ما أمرت به وهو الإيمان المفروض إذا كانت الكفرة هي حاملة له ومستوجبة له ومستلزمة له التزام لا ينفق عنه الإنسان كيف تتطلب بما هو مدعا فيه أصلا التكليف فيه نوع من إيش طلب التحصيل ما ليس ما فيه نوع من إيش طلب تحصيل ما فيه كلفة عليك نتعب ومشقة فإذا كان هذه العلوم والمعارف يفترض أنها معروفة عندنا ومعلومة بخلف الله سبحانه وتعالى أنه خلقها فينا كما يدعي بعض الناس من مفكوم الفطرة فإذا ما الذي نكتبه ما الذي نعلمه هي الطيل أنه نتذكر أنه كانت فينا وقد نثيناها فلا أحد يقول أنه أصلا عندما يعلم فإنه تذكر أنه قد نثيهم وما يتعلق به بعض الناس من الآيات مما تحمل في ظاهر معناها التذكير والذكرى وإلغته هذا نأصل فيها أن تحمل على وجود التذكير بالمظر في الآيات أو في التدبر أو غير ذلك فيش التذكير بنا وخدنا في, في طروف والله سبحانه وتعالى أعلم سؤالك هذه صوت الإنسان إنها ليلاه السعيدة لما شايتها مؤمنة أكبر هل هو القضية الحديثة هذا إلى الصبيل إن مشاكله إنما تفور إله الصبيل في الدين هذا هذا الصبيل هذا إلى الصبيل يعني هذا إلى الصبيل هذا إلى الصبيل يعني يعني عليه فإن مشاكله إنما تفور إن أني التدين الصبيل فيشكرنا بما بالعبادات والأمور التي يلزمه أن يعملها أو يكسر فأحذر وينكر هذا هذه الهدية اقراوا يا تقرا والله على السلام نبدأ الان ان شاء الله نكمل ما قد شرحنا فيه من يقرأ اقرا يا رسول الله عندي احسن نفسي الصفات النفسية معا. الصفات النفسية وسميت نفسية لأن الوصف بها دل على نفس الذات دون معنى زائد عليها نعم هذا أصل معنى الصفات النفسية وهي وهي وهي صفة واحدة في الوجود والوجود هو حال واجبة للذات ما دامت الذات غير معللة بحلة نعم لكذلك ولكن لماذا تميها فيها بين الصفة وهي صفة الوجود بأنها نفسية لأنها نفس النفس ال... لا لا تدل على معنى غير الذات يعني عندما نقول الله موصوف بالوجود معنى أنه لا نريد أكثر من إذبات الوجود الله غير لما نقول الله سبحانه وتعالى موصوف بالعلم هناك نسبة العلم لله أو الذات موطوفة بالعلم هناك نسبة أمرا زائدا على الذات ينفد الى الذات او الذات قادرة القدرة غير مخوم الذات ان لمنقول الذات موطوفة بالوجود لا ينعلي. لا معنى اكثر من ان هذه الذات تحققت وثبتت في في خارج الامر وهذا هو معنى هو عين مخوم هو عين يعني ليس امرا زائدا على الذات والله سبحانه وتعال على معنى قال والوجود هو حال وغيرة للذات ما دامت الذات غير معلقة بعلا ايش يعني كلمة غير معلقة بعلا هذه متعلقة بكلمة حال يعني هذه الحال غير معللة بعلا ايش يعني غير معللة بعلا يعني بالضبط ثبوتها للذات لا يتوقف على غير الذات شوف كيف المسألة تبوث هذا الذات لا يتوقف على علة غير الذات مطلقا أي يرجح حاصل هذا الكلام إيه إلى أن الذات واجبة بذاته بارك الله فيك. إذن قال والوجود هو حال واجبة للذات إيه معنى أنه حالا واجبة بالذات يعني وقف بناء على ما ذكرناه سابقا في شرح الزوهر بأن هناك في أمر اسمه الحال يعني وقف يوقف به المشهوم الثابت في الذهن يعني عندما يقول لك الذات ما هي الذات؟ تقول ما يمكن ان يكون بنفسه يقول لك هل الذات موجودة؟ كان هنا هل فقط الوجود للذات؟ هل هذه الذات تلت لها انها موجودة؟ هل هو يقاب التألم بنفس هلان؟ فتقول نعم او لا فاذا الذاتت لوجود الذات في الخارج اما ان يكون بدون احتياج إلى علة غير نفس الذات أو باحتياج إلى علة غير نفس الذات. فإذا كانت من دون احتياج إلى علة غير نفس الذات، فتكون الذات مجرد موجود. فتكون الذات يعني مجرد الذات الذات هو كات في يعني كات في منع الجهل لطلب إيش لطلب من الذي خلق هذه الذات؟ من الذي أوجد هذه الذات؟ ذات الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى الواجب الوجود لا يحتاج إلى علة ولا يحتاج إلى سرّه ولا يحتاج إلى وجود لكي يوجد فهو واجب الوجود لإيش لذاته يعني عين ذاته هي كافية في وجوده هي كافية في وجوده لا يقارن الله سبحانه وتعالى أو بذاته لأنه هذا أيضاً باطل بل الذات أبداً أبداً موجودة ولا ولا معنى للفهم الأدل والأدب دي حق الله سبحانه وتعالى على معنى انه زمان طويل او زمان قصير لانه اصل الزمان من فيه عن الله في جل شأنه لا يقبل العدم لا يقبل العدم كانت هو فيأتي تفصيله ان شاء الله بعد قليل في ارتفاع السلبية قال الوجود هو حال مواجبة للذات ما دامت الذات ايش يعني ما دامت الذات مادامة تصورك للذات مادامة تصديقك للذات مادامة الذات تابطة في إيه؟ في نفس الأمر مادامة الذات ذاتا صحية هادم الحال اللي هي الوجود واجبة لها غير معلقة بعلا يعني أن هذه الحال لا في بسموتها للذات إلى علة غير نفس الذات ويرجع هذا الكلام كما قلنا إلى مفهوم أن الذات واجبة لذاتها واجبة الوجود لذاتها يعني لما نقول ان الذات واجبة الوجود لذاتها ونتذكر مفهوم الوجوب العقلي الحكم العقلي لدهو الوجود ونتذكر معنا الحكم العقلي الذي هو الوجود ونلاحظ إنه نحن كلنا الذات واجبة الوجود لذاتها ما الحاصل من هذا الكلام ماذا على ماذا محسن من هذا الكلام؟ غير ناقص، ما هو ذلك؟ فقط بمراقبة الحكم العقلي الحكم العقلي ما لا يقبل التوبيط في في نفسي، ما لا يقبل انتفاء في ذاته. مظبوط قيمة ما أفضلها بمعنى أفضل محلها إيش؟ الله الواجب الوجود اللي هو الله سبحانه وتعالى. فار الله. واجب الوجود لا يقبل الانتفاء في ذاته فانطبق عليه حكم الوجود فطار الله سبحانه وتعالى موصوفا بأنه واجب بأنه واجب الوجود وهو معنى واجب الوجود أي أننا مهما صبقنا بطبوط الله وبطبوط الله أو بوجوده فإن العقل يجب أن هذا الوجود يستحيل أن ينتقيه ورحية المسألة مهما طبق العقل ومهما لاحظ العقل وجود الله فإنه يستحيل أن يتفرض العقل أو يصحح العقل إن كان هذا الوجود وهذا هو معنى أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته واجب الوجود لإيه؟ لذاته واضح إن شاء الله هذا الكلام نعم طبعا أنا يعني لا أريد أن نفصل كثيرا في كثير من المطلحات لأنه طيب سنفجأ يعني شرح بعض المتاهيم وبعض المصطلحات لاحقا إن شاء الله يعني في دروس أخرى ولكن نقتصد على القدر الضروري الذي يجب على جميع الناس منهم يعرفوه جميل. نعم خاصة بالذات ولا بالغاية لا خاصة بالذات يعني كما صار الوجود هو حال للذات يعني صار رفس للذات مش انه وفف جاعد عشان هيك قال هذا الوفف مع ان بنقول هو ثابت للذات الا انه ليت امرا غير الذات فطار كأن الذات موطوف دائما بالوجود طيب مش الحالي او هنا او لا عشان هيك احنا نحكي الحال هو مش الكيس المخطوط به هو نسبة وفف الى الله سبحانه وتعالى فقط وهذا الوفف هو وفف مما نحن ومش انه زائد على حقيقة ذاته لذلك العلماء قالوا كما كنت نذكر آآ بعد قليل إن شاء الله في هذا في هذا الباب بالتحديد أنه الوجود هو نفس الموجود الوجود هو نفس الموجود تقورنا حال معناها من أين جاءت كلمة حال هذه أنت تتطور تتطورك بمفهوم اسمه الذات في العقل في الجمنة فبتئل فبتئل غيره فتقول هل هذا الذات موجود أم غير موجود؟ ورحت في المسألة المسألة هي رائش رشنية وعقلية محتة لحد هذا المستوى. فرطل فرطل لك هذه الذات وجب وجودها. أي إن العقل يستحيل مجرد أن يتصور ويصدق به. يعني يلاحظ هذه الذات مجرد ملاحظة لهذه الذات يستحيل ان يضطرد صحة انتبائها فاذا يجب ان يوجد دوامة وجودها فاذا التفريق بين بين الوجود وغين الذات هو في في مرحلة الملاحظة العقلية هذا تسموه عبارة عن نوع من التفكير العقلي اللي يسموه تفكير اللي هو بطيط في الخارج أمر بطيط في الخارج ليس مركبا ولكن انت في العقل بتفكته ليش حتى تستطيع انك ايش ان تفكيركي مثلا الـ هذا الجاس هو في الحقيقة ايش موجود صح ولا معدول موجود لاحظ العقل ايش بتتمت منه احنا ننظر في الجاس مع بعض نتضبط منه مفهوم الحجم اللي هو الامتلاء في الأجزاء. طالع من مفهوم الحجم نطلع في الكأس نتضبط منه مفهوم الحجم اللي هو التحيز اللي هو اللي أنا سميته الحجم. لما نلاحظ الكأس بنقول هذا الكأس منفصل عن غيره. نتضبط منه مفهوم اسمه الكامل المنفصل مش كامل المنفصل. تشكر معينه واحد في حد درس واحد نطلع في الكأس بنقول هذا الكم الم... المنفصل يعني ايه معنا كم؟ كمية معينة من عن غيرها صار مفهوم عنا الكم المنفصل أيضا هذه الكمية ليست كثيرة فان في ذلك هو فأس واحد مستمدد منه مفهوم العدد الواحدة الواحد واحد كيف المسألة فطار عنا عدة مفاهيم مستمدد من أول واحد في الخارج فلما نقول إنه في العقل يلاحظه الامر البسيط في الخارج، الواحد في الخارج، الاحد في الخارج، ثم يتضبط منه يحلله في من ناحية من ناحية دنيا يحلل إلى عدة أور لكي يستطيع أن يفكر فيه فقط هذا لطبخ الاعتبارات العقلية يعني أن العقل يعتبر هذه الاعتبارات وهي ذاتها غير موجودة يعني لا لا يوجد هناك أي شيء اسمه عدد في الخارج لا هناك أي شيء اسمه معقول. ولكن العدد هو وفض اشتقه الذهن من مراحلته لموجودات خارجية لا يوجد هناك اشي اسم حيز حقيقي يعني ان الكأسه هي لا يوجد اذا, اذا رقعناها لا يوجد هناك اشي اسم حيز في هواء هنا صح ؟ اما انهطلق الحيز اللي هو الفرار الذي له اه اه امتدارات ابعاد لن تمه يوجد الخارج في الحقيقة احنا كيف استنبطنا الحيز استنبطنا الحيز اللي هو المكان لما لاحظنا الكأس ثم تطورنا انتفاعها فبقي شكل الكأس الحي هو المكان الذي حلت فيه الكأس ثابتا مناه الحي. ثم وضعنا الكأس مرة تانية هذا كله في مقام الخيال والوهم والطوارهم ولكن اللي في الخارج لا يوجد هناك شيء إثم وكان منفصل عن الجسم اشتطاق نفس مفهوم المكان والحي مشتطن وين من ملاحظة الأسلام المنتبع اللي هي إلها انتدارات في الأبعال فإذا لما نقول هي حال ثابتة واجي... واجي... للذات لا يستلزم هذا تركيب ولا يستلزم انفكات بل هو فقط في مقام التفكير الدهمي لما نقول هذا كلام تلاحظ كيف بنفس المقام يمكن يبدو لبعضكم هذا الكلام غريب ويحكشوه هذا الكلام من وين بتجيبه انت. بس إحنا نضرب مثال قريب جدا عليه نحكي مفق... الإلاث هل يوجد أكثر من الإلاث في القارج؟ هل يمكن السيارة يوجد اكثر من اليه في الخارج يستحيل غروف يستحيل ان يوجد اكثر من اليه في الخارج و مع ذلك في الزمن هل يمكنك أن وجود اكثر من اليه في الخارج ام لا يمكن هل صدق بعض الناس بوجود اكثر من اليه في الخارج ام لم يحدده واحد كثير مسألة الزمن في مقام التخيل والتوفم ي... يعلم يعلم مفهوم الإراث ثم يكسر هذا كله في مقام الوهن ثم يتأل بعض ذلك هل هذه الكثرة التي حصلت في ذهني هل هي حقيقة موجودة في الخارج أم الموجود في الخارج هو مجرد الإله واحد فيحتاج إلى دليل لانتقاء ما ليس بثابت أطلا في الخارج بل ثابت أطلا وهم في الوهن وفي الذهن هذا كأنه يفرض وجود المحال يفرض ثبوت المحال لعدم تنبهه لوجه الاستحارة فيكون طلب الدليل تنبيعاً له على أن هذا الذي فرضت ثبوته هو أطلاً في الخارج للمضاقلة واحد وحكيت المسألة صارت إذا يولد فيهم مفاهيم اعتبارية العقل يبكت وبيلعب كيف يده العقل الآن كما قالوا يمكن ان العقل أن يتصور العنقاء اللي هي أفواً لا شيء موجود في الخارج أفواً العنقاء ولكن العقل الزوان عطواً الوهم اخترع هذا المفهوم مفهوم طائر يمكن للزهن أن يترهم ان إنسان يطيف له جناحان هل يوجد إنسان له جناحان؟ نا لا, لا يوجد إنسان له جناحان ولكن أنا بإمكاني الآن أن أتطور إنسان أركب عليه جناحان وأخليطي في جهن هذا كله في جهن بعد ده ذلك بقول هل الذي تطورته هل هو موجود في الخارج ام لا يحتاج الى دليل ليخباته او عدمه وهذا احتيت المسألة اتعرف اذا يوجد يوجد بعض الاشياء العقل اذا لاحظها توهم وجودها في الخارج ولكنه قد يغفل انه نفس ملاحظته هي فقط ملاحظة للوهم وليست ملاحظة لعين الوجود اللي في الخارج لذلك احنا بنقول حال ثبتت للذات ولا يوجد هناك اثنين اشي اثم ذات و اشي اثم حال وهنا عمر واحد والانفجاج فقط عبارة عن تقوّر زي لما نقول مثلا واحد احنا اضطردنا مثال على المشركين ونبدأ مثال على الذين ينفون وجود الله سبحانه وتعالى الذين ينفون وجود الله اصلا هل يتطورون هل يعرفون مفهوم الاله ام لا يعرفون وإلا لو لم يكونوا يعرفون لما رقوه أصلا يستحيل النسي من دين أنك تعرف إذا كانوا في أذهانهم يعرفون مفهوم الإله ثم هم قالوا هذا الإله مستحيل إيش يعني معنى قولهم أنه مستحيل أنه مستحيل وجوده تحققه بالخارج لا معنى هذا الكلام هم اعتقدوا في أنفسهم إنه أن هذا الإله مستحيل التحقق فحكموا عليني بالاستحارة هل شكمهم عليه بالاستحارة ونفيهم له في أجهانهم يستلزم انتفاعهم في الواقع في الخارج لا طبعا إذن شكمهم على الإله بالاستحارة هو عبار عن حكم ذهني فقط حكم ذهني إذن هناك كثير من التطورات الذهنية لا يجوز أن يقارل عنها هي تطبيقات عقلية واحد يجي المسألة هناك كثير من الأفكار الاعتبارية العقل يعتبرها أو الذهن يختبرها الذهن بيتبرع صور مثل الوهم بيتبرع صور ليست موجودة في الخارج والعقل والع العقل يستيقظ أفكار مجرد أفكار لذا يتمتر إنه يعني يعمل فقط حتى يتمتر إنه يشتغل فقط بسموها شغل بسموها شغل ل فاعلية العقل يعمل العقل فقط، ولكنه في في نفس الأمر في الخارج لا تكون نفسها الموجودة بل هي صادقة على إيش علامات الخارج. إذن ليس كل شيء يخطر في الذهن فهو بحزة موجود في الخارج، ولكن الحقيقة إنه بعض ما هو خاطر في الذهن في نفس الإنسان بعضه يكون صادقًا على رأي وبعضه يكون غير صادق على رأي الخارج. فما يكون صادق يكون صحيح؟ وما يكون غير صادق يكون كذب المعيار في معرفة الفرق بين الصدق والكذب هو الأدلة العقلية وهو أحكي في المسألة باركة نعم بالمثل ده نقص في علم في النسوس الأنبياء يعني الإنسان الله لما يخيف العلم في جنة حمالية بدون هل هذا يقدم مع المقدمات مع المقدمات مع المقدمات يعني لازم يكون في مقدمات للوصفات بتاعه. لا شك يعني الله سبحانه وتعالى لأنه انت تفترض أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأنبياء علوم الأنبياء كاملة. فلا يكون العلم كامل إلا إذا عرف مقدماته. وإذا قلنا إن علم بعض الأنبياء بالإلهام يكون علم المقدمات مع النتائج. وبعض الأنبياء يقولون يكفي أن يعلم المقدمات فلا عند النتائج مباشرة. ولكن لا إشكال في الأنبياء. قال والوجود هو حال مراجبة بالذات ما دامت الذات غير معللة بعلا نعم وعلى ذلك فالوجود صفة نفسية مغايرة مفهوما للصفات المعاني والسلبية لا هو ايش قال صفة نفسية ايش معنى قوله صفة نفسية اي انها مفهوما مغايرة مفهوما مش خارجا مغايرة المفهوم وليست مغاورة في الخارج للصفات المعاني والسلبية الصفات المعاني مضرب أنسل عليها مثل القدرة والعلم والصفات السلبية مثل الوحدانية مثل القدم مثل الوقاء وهكذا نعم المعاني صفات وجودية؟ إيش يعني صفات وجودية؟ إحنا شرحنا هذا الكلام إنها صفات وجودية إيش معنى صفات وجودية؟ يعني إيه تفيد بنفسها جمالا هي نصها كمال لنا هي وصف لهم لمن هي وصف لهم والسلبية عدمية مثلها العدمية هي نفسها تصلب ما لا يصحه نزله إلى الموصوف هي في حجة فرق تستل ولكنها تستلزم كمال لأن لما من لما تكون هذا توضأ في رمضان قليلا صلى الله لكم قائرة في في غاية الأهمية، المستفاة السلبية ليست ذاتها عدم أحد، ولكنها عدم يستلزم الكمال، لأنها عدم بشرط فرض بشرط وجود الموجود وليست علماً، وليست طلباً معنى في الموضوع. يعني أنت تقول الله سبحانه وتعالى بعد أن أتبتنا وجهه، ليس له إلى ليت كمثله شيء إذا هو متفرد. بفتح، وأحجَّة الناس على فارق لا يُقبل، ليس هناك إلا شيء بدون أن تُظهرو، ممكن هو نفسه ما يكون ليس يعني ليس شيء أصلاً، أو تقول مثلاً القدم انتفاء الأولية، انتفاء الأولية مطلقا قبل لا أن تثبت وجود الله سبحانه وتعالى. انتفاء الأولية الثالثة للعدم وثالثة للمين للموجود القديم ولكن إذا قلت الله هذا على موجود لا أول ربه هنا يلزم الكلام الله التثل يعني ثلث بشرط ثبوت الموضوع ثلث لأن تفهيم شيئا بشرط ثبوت إيش من نفيت عنه هذا الشيء اللي هو الأولية هنا يتلزم من يلزم من حاول ذلك كما ليس اللي هو الله هذا الكلام، أما الله مثلاً ليس بحاجة لغيره لكي يوجد، ما وهكذا. هذا صلة إفاضة نأتي إليه بعد قليل. نعم الصبية عدمية، فالمعاني الصفات الوجودية والصبية عدمية والنفسية حال فهي صفة ثبوتية لا توصف بالوجود ولا بالعدم. نعم. ثم نعم. يعني والنسيئة حال فهي صفة ثبوتية لا توصف بالوجود ولا بالعدم. هذا يفتدش معناه مش قائلتها يفتدش معناه إذا عرفنا أن الحال عبارة عن وصف يلاحظه الجهن فقط الحال هو وصف يلاحظه الجهن الحال في نفسه ليس موجود ولا معدوم ولكنه ثابت للموجود ثابت للموجود على أنه عينه مثلا نعم ثم هي حال للذات لا للصفات جميل. مع أن تقول مثلا قدرة الله موجودة وكذلك إرادته وعلمه إلى هاخر المعاني نعم هذا طبعا هي حال للذات يعني الوجود هو حال للذات يعني هو وقف ثابت للذات وأيضا يجب أن تقول أنه أكتبات المعاني أيضا متصفة بالوجود بناء على إنها وجودية نعم وصفة الوجود أيضا واجبة للذات ما دامت الذات وهي أي صفة وهي غير صفة غير وهي غير معللة بعلا إذا أرجعنا غير معللة بعلا لإيش لنفس الصفة مش لنفس الذات معي. وذلك خلاف الأحوال المعنوية نحو كونه مريضة وكونه قادرا واحد إيش القص هنا بين تعليق قوله غير معللة بعلا بالصفة وبين قوله و... لذات غير معلل أو غير أولوب الأحوال المعنوية من ناحي كونه ويراد كونه قادرا. فإن هذه ايش معللة بالمعاني؟ معللة بالمعاني. إيش هي المعاني؟ المعاني اللي هي نص الإرادة ونص القدرة. يعني كون الله مريد مستلزم ولازم ودائما مصاحب مم. لكون الله مرتبط بالإش بالإرادة. بالدارة. كون الله قادرا دائما ملازم لكون الله مرتبط بالقدرة. اذا سبب, سبب وصفنا سبب اثباتنا لوصف المريد لله سبحانه وتعالى هو قيام الاراده بالله سبب اثباتنا لوصف القدريه القادر لله سبحانه وتعالى هو اثبات قدر. قيام القدره بالله وانه اذا العله هنا في وصف للسج... لوصفنا لله سبحانه وتعالى الدقه المعنوية هو قيام الصفات المعاني بالله سبحانه وتعالى بخلاف الحال حال بخلاف الحال اللي هو الوجود بالنسبة للذات، لأنه لا يعتمد على شيء إلا للذات. غير مال غير معلل العلة ومعنى التعليل هنا هو التلازم في إثابة العلة معلولها الثبوت. في في إثابة العلة معلولها الثبوتة. شوف كيف؟ ومعنى التعليل ممكن واحد يحكي طب فين يعني عللت هنا؟ التع التعليل هو إيجاد. فهو قال التعليل هنا مجرد تلازم مجرد تلازم أي أنك مهما تصورت ومهما تربكت أن الله سبحانه وتعالى موجود بصفة الارادة، فيجب عقلا ويجب شرعا أن تصفه بصفة كونه مريراً. وهذا الوفاض، هذا الوفاض، هذا الوفاض، هذا الوفاض، هذا الوفاض، هذا الوفاض، هذا الوفاض، هذا الوفاض، هذا الوفاض، هذا الوفاض، هذا الوفاض، هذا الوفاض، هذا الوفاض، هذا الوفاض، هذا الوفاض، كانه مريد من دون ما يثبت القرابة، كانه عالم من دون ما يثبت العلم، فعند هذا الصنّة لا يثبت كونه مريد إلا بثبوت العلم، لا يثبت كونه قادر إلا بثبوت القدرات وهكذا. فهذا هو معنى التعليل هو التلازم بين ثبوت، التلازم بين هذين في ثبوتهما لأكثر. إذا ثبتت الواحدة ثبتت الأخرى، وإذا ثبتت الثانية ثبتت الأولى وهكذا. واضح إيش معنى التعليل؟ إن... ليس معنى التعليل انه واحدة أولى الثانية. لا يوجد هناك في قدره صف... بين قدرات الله سبحانه وتعالى فكرة وجود قطع ولا انه الله سبحانه وتعالى وقدره قديم لا يوجد هناك حدوث لقدر الله سبحانه وتعالى لا باراده الله ولا بغيره الله لا باحداث الله ولا باحداث غيره يهم كما سبحانه وتعالى لا يضاد لا يضاد عنه ابو علي لما لو ادل لكان سواء هذه الزيادة كانت من من من من خلاف إرادة الله أو من غير إرادة الله، مطلق الزيادة فاضلة، فلذلك لا يقال ان الله سبحانه وتعالى بإرالته او دوناته سطا، لا، هذا فاضل. احنا بإرالتنا نود لأنه اصلا نحن مخلوقون في أصل خلقتنا وأصل نشأتنا ناقصين، فنحن ما بالاكتساب. لاحظ إيش المس المس مس م موروا بالاكتساب بأن تزود يعني الطاقات هذه التي خلقها الله سبحانه وتعالى فيها. ما مورون إنما ما نريد أن نكتبه. لاحظ كيف المسألة. والله سبحانه وتعالى يحيطنا بعد ذلك عما التصدام. ما الذي اكتسبته أنت في حياتك؟ ولكن الله سبحانه وتعالى فعله ليس اكتسابا. العالم كله هذه اكتساب. أشياء نكتبه أو أشياء يسنبتغها. فيسألك الله سبحانه وتعالى عن الذي اكتسبته كيف وكيف اكتسبته وعن الذي كان اودعه فيك وفقصته او رفقصته واحد كيف المسألة ولكن الله سبحانه وتعالى اسعاله ليست, ليست اكتسابات بل هي ايجادات من, من عدم ايجاد مش يوجد لا ايجادات موجودات غير من عدم فالله سبحانه وتعالى لم يزدد شيء لم يكن قدرهم من إيش من كفته هذا النص مهلاً تحفرو هذا النص إذا ما بعض <تصفيق> <تصفيق> لو يعني الطحاوي لم يذب بكونهم شيئا لم يكن قبلهم إيش من كفته <تصفيق> لم يذب الله سبحانه وتعالى لم يذب بكونهم بكون بكون <تصفيق> المطلوبات شيئا مطلق الشيء. لم يكن هذه المطلوبات من يعني لا يجوز ان يقال ان الله سبحانه وتعالى قبل ان يخلق العرش كانت بلا جهة وبعد ان خلق العرش سابتها ثم نقول ان الجهة سفى كمال شوف كيف المسألة سارت لم يبدأ بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من سفى لان لو توقف اثبات الجهة اللي هي يحبون انها كمال لله على وجود العرش لتوقف كمال الله على غيره وهذا غاية الاتقار هو عين الاتقار اصلا ولكن الله سبحانه وتعالى كان وهو الآن على ما كان ايش يعني اللي هو نفس معنى الإنم التحول لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من فتحه ولكن أسعاله متعلقة ولكن وهي ليست ستاء لله سبحانه وتعالى بل هي مسؤولاء لله سبحانه وتعالى و هذا توقع مأسل الكلام عليه لاحقا ماذا يصدر ال الغايم وماذا بغير العلة ال العلة الغائية يعني التعليل مقصود فيه عدة معاني ولكن نفرق هنا بين معانيه. تطلق العلة على عدة معاني. العلة اللي هي ال الباعثة اللي هي العلة الفاعلية يسموها الذي الذي التي ينتزع عنها وجود الشيء أو عدم وجوده. ورقيف المسألة. والعلة الغائية ايش عن العلة الغائية؟ يعني مثلا فلان من الناس يفكر انه يدرس حتى يدرس يصدر فبشط لنفسه في ذهنه غاية إكمال الدراسة فوضعه في ذهنه غاية اللي هي إكمال الدراسة يدفعه لعمل أمور كثيرة جدا لكي يتوقع إلى هذه الغاية فتكون العلّة الغائية لاحقة وتابعة للأعمال وتكون في العلّة الفاعلية قادرة للعمل. هذين النوعين للعِرَالُ في أنواع أخرى إلها. نعم. الصوري والمادي. يَتِلُو الصِّيَّة والمَدِيَّة. طالَتْ. بالمرة. إذا العِرَالَ أتَمْ عِلَّه. أربعة. إيش الأربعة. إيش العِرَالَ الأربعة؟ الفاعلية. والغائية. والمادية. والمادية. والصورية. والصورية. الفاعلية والغائية والمادية وفي أُخرَ عِلَّ إيش؟ اللي هي القالية بسموها بس خلينا ايش على العالة الاربعة هذول العل المادية اللي هي زي مثلا الخشب الخشب هي عل مادية بيش يعني عل مادية يعني يتوقف عليها الفعل يعني انت لما تشتغل لما تعمل الطاولة هادة هل يمكن ان تعمل الطاولة من دون من وجهة الخشب لا هذا عل مادية لانه الفعل وقع فيها نفسه العلة الغائية انت لماذا عملت الطاولة أصلا لماذا صنعتها لكي أيضا أشياء عليها مثلا هذه عللة غائية الغالية من عمل الطاولة هو كذا كذا العلة الفاعلية هي نفس الجهد اللي انت بذلته في صناعة الطاولة والعلة السورية هي شكل الطاولة نفسها لأنه لا يمكن أنها تصبح الطاولة طاولة إلا بالشكل اللي هي عليها لو مثلا توجيهها تحب وجيهها فوق الوقت الطاولة فصوتها علة لوضيفتها هذه يعني مصطلحات معينة يعني العلماء بيستخدموها ولا ولا إشكال يعني من من فهمها ولا مفيدة جدا ولذلك سمي المرض علة لأنه هو صار في التغييب في التغيير المرض بسموه علة لأنه إيش صار في التغيير بن المرض تغيير في حال الإنسان قال والدليل على وجود الله من الكتاب قوله تعالى خالق كل شيء كيف وضح الدلالة؟ ما هي وضح الدلالة؟ بمرأة على وجود الله نعم كيف وضح الدلالة معنا؟ خالق الله غير ايه؟ سفر من خالقه وكائد اه نتعلم بأنك سفر الله خالقه بدي بشكل اوضح كلامك جيد ولكن بدي بشكل اوضح نعم الخالقية هون سفر قصتك لابد ان تقوم بنا كل ثالثي يعني الذي يخلق يجب ان يكون موجود لانه الخلق فعل والفعل لا يصير الا من فعل فاعل هذا الفعل يجب ان يكون موجودا بس هذه من السنه نعم قوله صلى الله عليه وسلم ان الله صانع كل صانع وصنعته وقد اجمعنا الله كل ان الله صانع كل صانع وصمعده وصمعتين وقد أجمعت الأمة على أن الله تعالى موجود وأما برهان العقل فصياته نعم قال ورينة سنتي قبعا واجه الدلالة من الحديث فيها نفس وجه الدلالة من, من الآية طيب إذا كان الكتاب وهي القرآن أثبت أن الله سبحانه وتعالى موجود في الوجود لا نقصد بالوجود أنه أثبت له اسم ونقض الوجود بل أثبت أن كونه متحققا شيء حقيقي ثابت في القارج مش عبارة عن شيء مرهوم في أدهاننا ومثور في رهمنا الله سبحانه وتعالى ثابت في نفس الأمر في هذه في الخارج وليس ثابتا فقط في رهمنا كما يقول الماركسيون البعثناليون انه الله سبحانه وتعالى الإله فقط هو عبارة عن فكرة ثبت فيها رهمنا وبعض المغطلين من المجسمة ينسبون هذا القول إلى الأشاعر شكف يعني مدى حوقهم في انهم ينسبون هذا القول اللي هو يلزم عن الكفر القطعي إلى صائطة هم اعتدقوا بأنها أكثر من 90% من الأمة أشاعر ينسبون إليهم هذه الفكرة وهم يقولون أنه فقط يعتقدون أن الله عبارة عن فكرة في أذهالهم يعني هذا يعني عبارة عن نوع من الكذب الصريح على الأشاعر وهذا موجود في كتبهم موجود في كتبهم ولكن الله سبحانه وتعالى موجود في الخارج بوجود ثابت لنفس ذاته ووجوده مخالف ومغائر لوجود جميع مخلوقاته وهذا حكي في المسألة الله سبحانه وتعالى موجود وكل مخلوقاته موجودة ولكن وجود الله غير وجود مخلوقاته نحظ ال... كيف الآن بكة الكلام الآن من اقتصادات نفسيّة من اقتصادات نفسيّة للمطلقة إلي أنا وللعالم وللأرض وللشمس وغير ذلك من اقتصادات نفسيّة إيش مع اقتصادات يعني التي إذا إنتفت إنتفت نفطنا وهل كيف المسألة تلك النفسيّة هي التي إذا إنتفت نفس نفطنا إذا إنتفت إذا إنتفت صفة الوجود على الله سبحانه وتعالى انتطلق فت... انت صح؟ فالصفة النفسية إذا انتفت انتفت نفس الدات لاحظوا الصفات النفسية للموجودات مثل إيش صفات النفسية للموجودات؟ لا إحنا قلنا الوجود صفة نفسية لله بمعنى إنه لا يستحيل أن تنبلي. ولكن لا يقال إن الوجود هي صفة نفسية للمخلوقات أو ليه ممكن أنا ما أنتبهي؟ شوف كيف النقطة الأولى، لأنه هي أعطتها اسم من نفس الذات والفناء مطلق الفناء كله. نعم. يعني أنا ممكن أشكي صفة مثلاً مسيئة. آه. بس إذا طا إذا, إذا طرق عليها العدم، فبيصير فناء بس مش فناء مطلق يعني زي الحياة مثلاً. لا هذه ليست صفة نفسية ليست صفة يعني مثلا الحذر دبنا اش على عالم ايلا الإنسان الحذر ما هي من بعض صفاته النفسية كاي ايه الصفاته النفسية مثلا الجرمية كونه جلمة ايش يعني كونه جرمان كونه متحيضا خلينا نحكي يعني لو كان هناك في حذر غير متحيض يعني غير الريوذة له حذن هل يبقى حذرا؟ نفسي منتحيه حذر يعني واحد يريد يحكي لي هو حذر ولكنه فشه له حذن هذا مش حجر لأنه انتظر صفة نفسية لا يكون الحجر بها حجرا إلا إذا فدرت بطبوتها فإحضر صفات نفسية لاحظ كيف المسألة إحضر صفات نفسية لي مخلوقات ولي موجودات الخارجية اللي هي أنا وإنت الضامرية على الأقل هي كونها وبحيضة لاحظ كيف المسألة كونها بتحيضة هي صفة نفسية لها لا تثبت الموجودات المادية الخارجية إلا بثبوث هذه الصفة طب هل يشتيك الله سبحانه وتعالى مع مخلوقاته في صفة نفسية آه بتكون فيها خلينا نتكلم على الحيض وبعدين نروح للوجود للوجود هل يمكن ان أن يطفى الله سبحانه وتعالى في مع مخلوقاته؟ خلنا نحكي بالقاعدة بشكل عام أو شيء ثم نطبقها على هذين على هذين المثالين. هل يمكن ان يطفى الله سبحانه وتعالى بطفة نفسية هي ثانية لطفة نفسية لمخلوقاته؟ ليش مستحيل؟ ليش نعم؟ انت تتحكيون عن؟ لا نعم. الكلام الزواج أنا ليتي ولا علل اقول لا لا لا لا ليش لا لا الكلام الزواج الكلام الزواج ليش يعني مع الزوجين مع الناس المقابلة يعني ليه ما ليس مثله يعني سببنا فيه تعليق شو يعني كون مقارب في كيف المسألة عندك كلام تاني لا انه ما هو مع الجنة برض انتفع عنهم لا يستفاد وجود مثل ذلك لله تعالى لانه من صفات البي يكون الجرم به الا بالتحيز هو جرم ذاته جرم ذاته فلو قلنا إن الله هو ذاته بنفس هذه بالصفات لصار أيضا ما هو جرم ذات الحق جاء المخلوق هو نفسه به الخالق لا ايش التنامج بين الطالق والمخلوق والله سبحانه وتعالى ايش قال ليس كم شيء نعم المحدودية تمام جدا عن المحدودية وايضا بالاضافة للتحيض المحدودية هذا وقت اخر وبالاضافة للتحيض المحدودية الجمع فكل هذه الابور من التفاة التي هي لازمة اما التفاة نفسية او لازمة للتفاة النفسية اما هي عينها اتفاة نفسية او هي لوازم مستثابة للنفسية فكل هذه المستثاب يستحيل أن يتصف الله سبحانه وتعالى بها لأنه لو اتصف الله ذل شأنه بها لما يتل المخلوقات فيما هو من نفس حقيقة المخلوقات وهذا ممنوع بأدلة العقل وبأدلة النقل بطريح القرآن حتى واحد يحكي منها يا هذه متشابهات ليس له لي شيء محكمة وقل الله أحد الله صعد لم ولد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد محكمة ولا متشابهة محكمة ولكن طبعا عند ال المذكمة هي هاتان الآيتان من الآيات المتشابهة ورحت في الكلام هاتان الآيتان لا يعتبرونها يلا يعتبرونهما من الآيات المحكمة هي آيات متشابهة أي آيات فيها إجمال فتحتاج إلى تفصيل فصرنا نحتاج إلى استيراح ووضوح وتبيان هاتين الآيتين اللتين هنا عمدة وأساس علم التوحيد عند المسلمين على الإطلاق في عند المذتيمات أننا نحتاج في بيانهما إيش لي تعالى الرحمن على العرش توى ونقطة مش الرحمن على عرش توى يردد أو ثم التوى على العرش يردد لا ونقطة بس شوف كيف الاشت... هذا هو أصل الابتداء وهذا هو هنشأ الابتداء احنا ما بنتكلم على المنصمة ولكن هنا قصفت التنبيه إلى إيش إذا إن ما كان صفدا نفسية للمخلوق فيستحيل عقلا ونقلا ثويته للخالق ومن أنفرة الصفات النفسية للمخلوقات كونها متحيزة فيستحيل لأول مداهة العقول لمداهة الشريعة لدروريات الدين أن يكون الله سبحانه وتعالى متحيزا لأنه لو كان متحييرا لناثل المخلوقات فيما هو صفات نفسية لعين المخلوقات وهذا مستحيل أحسن ستبع السؤال مستبع. تعقيد نعم عن في الكتاب فكيف يمكننا أن يقصد بصفاته بهذه الحالة في بيه بيه بيه المخلوق في هذا <تصفيق> انت طبعا يراد على الذين يثبتون من المنسمة صفة التحيض لله ذات ثم طبعا لأنهم أدكياء جدا إيش هي عند المخلوق يمكن أن تنتفيه وبالنسبة للخالق لا يمكن أن تنتفيه هذا اللي حاب نسميه خلف ونقض للدليل العقلي فلذلك نقض العقول فلذلك لا يصح لهم لا يمكن للمجسم أن يأتي بدليل واحد على إثبات وجود الله وهذه في المسألة لأنه أصلا نقض أصل دلالة العقل في كثير من الأمور لذلك احتاجوا لدليل بعد أن نفعوا دليل الحدوث ونفعوا دليل الإمكان ونفعوا دليل الوجود ونفعوا كل الأدلة العقلية على إثبات ودود الله احتاجوا لدليل حكو شو الدليل اللي بقي لنا افترضوا شيء اسمه إيش الفطرة وفهموه على غير مولده على غير ما جاء عليه في الشريعة فقالوا إن الفطرة هي عبارة عن معلومات أو علم او معرف خلقها الله سبحانه وتعالى فيها طبعا في تكلمات المتكلمين ولا تفضقات الفلاسفه ولا الترقيص الى اخره بل هذه معرفة معرفه الله هي تطبيقا يعني الله سبحانه وتعالى خلقها فينا ونت ومتل... لو جل شأنه وهو الذي اخرجكم به من بطون امهاتكم بعدين لا تعلمون شيئا نسو هذه الآية والله لم أجد أحدا يتكلم منهم على دلالة هذه الآية في مقام الفطرة والله لم أجد أحدا يتكلم منهم على دلالة هذه الآية ووجه مناسبتها في الفطرة لأنه يتناقض كل ما يقولون عن مسألة الفطرة واضح المسألة وتمتكوا ببعض الروايات غروت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله كل موجود يولد على الفطرة فأذى يهويجانه أو ينصرانه أو يمجزانه وقف زي ما وقفوا عند ثم التوى على العرش وقفوا عند هذه النخطة يعني ما احنا نحكي لهم برضو في صحيش مسلم في زيادة الفطة مخبولة تحول له لا فيه صحيح مسلم ورواء الإمام البيهقي ورواء النتائي ورواء ناس كثيرون وهو حديث صحيش بها فإن كان مسلمين فمسلمين لماذا نفيكن هذه الزيادة لماذا قلت أنه الحديث بالرواية التي هم دائما يستشهدون بها اللي هي يولد كل ما قلونهم عنه خطرة أغواه وويدانه أو نصيانه أو يمجدانه قالوا عدم وذكر الإسلام لحظية المسألة عدم وذكر الإسلام دليل على أن الخطرة هي عين الإسلام هل هذا استبلال بالنفس أم استبلال بالمخصوم بعد ذلك بيجيلك واحد احتمال النبي صلى الله عليه وسلم على المنفطه هي الإسلام هذا مفقود يصحح من الحديث هذا مفقود مخالفة إسم مفقود مخالفة سقوط إثبات النقيض للمفقود بما أن هذا ليس في السطة فما تقت عنه هي السطة ولكن الإحتجاز من مفقود مخالفة عندما عندما يخالف النص لا يكون مبطرا وبالحكي في المسألة صارت وذا أمرت وذلها النص أيضا على أن نفس الإسلام ليس هو عين الفطرة ولكن الفطرة تقتضيه وتنادقه وبالحكي في المسألة صارت وبالتوصى يكلم قال كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه شوف كيف المسألة كل مولود يولد على الفطرة حتى يعربه عنه لسانه، فإن أعرض عنه لسانه، فإما شافراً، يعني مؤمن، وإما كفراً، أي كافراً. وكلمة حتى ما قبلها مخالب من بعدها فإن حالة الفطرة هي حالة لا توصف، لا بإيمان ولا بكفر. هي حالة لا توصف، لا بإيمان ولا بكفر، أي حالة لا توجد فيها معلومات، ولا توجد فيها تمييز ولا يوجد فيها شيء. وما بعد حتى إن كفر أو إيمان، فإن الفطرة هي الخلقة التي خلق الله سبحانه وتعالى الناس عليها بحيث ان الناس إذا استخدموها فإما أن يشكروا وإما أن أكثروا وهذا مناسب لأقل معنى الفطرة من فترة يفتروا خلقت وهذا هي أصل الخلقة احنا لا نريد انه نفصل الكرام كثيرا على أصل الفطرة نعم. بس حديث انه خلق الله الناس على فطرة اشتلاك مشاعر. وفشتلاك مشاعر. بنفس المعنى. المعنى. نفس المعنى. نفس المعنى. والثقة نفس المعنى. وكل ال... كل المعاني التي هم يحتاجوا بها على إنه فطرة هي عين الإسلام. نفس المعنى. مصر. نفس المعنى. نعم. إنه يرد في بعض الكتب أيضا بعض المدرسين إنه الدين الذي جاء به الأنبياء ودعوا إليه لا يقوم في أثبات على... على أثبات الله بل على عقده. على أثبات التوحيد يعني. اللي جاءوا بيه هو التوحيد أما الوجود الله عز هذا غير مطالبين فيه في العقاء لأنه هذا أمر مركوز على على أصل الفترة بصدر في المور أخرى لأنه لا لا يعني لا لا تبدأ الدعوة ولا يكون في الدعوة إلى الله عز وجل إلى الإسلام الوجود إنه التوحيد جميل جدا الآن من كلهم طبعا هذا دليل يسموه دليل خطابي ودليل شعري بالاعتماد على بعض ظواهر يعني هم بيحبوا انهم يتمسكوا فيها من بعض ايات القرآن ولا يحصلون فهمها للأسف اول شيء احنا قبل ان نجيب بنذكرهم بص. إن نذكرهم أحوال الناس الذين ارسلوا ارسلت اليهم الرسل من الناس من كانوا يقولون وما يهلكون الا الدهر نموت ونحيا وما نه يهلكون إيش بالله إيش يعني هذول منهم بوجود الله ظهريه أربعة إلهين هذول الله هذولا فقط عنهم الرسالات والتكاليف بل في جزء من الناس ما هي قليلين إحنا لا نقول إنه معظم الناس يمكنون وجود الله سبحانه وتعالى بل خلينا ندقق العبارة لا نقول إنه معظم الناس يمكنون وجود الإله الذي ااا مطلق الإله لاحظ كيف المسألة لا نقول ان معظم الناس ينكرون مطلق الاله ولكن نقول معظم الناس ينكرون وجود الله الذي نؤمن به نحن أصلا وهذا سوف نبيره إن شاء الله بالآن بال... من... مع تثمنة ال... القسمة الآن القسم الآخر من الناس القسم الأول وهم كله حقيقة اللي هم الماديون زي زي الشيوعيين في زماننا بشوية تدابير وألعاب أمريكانية <تصفيق> ولوا هؤلاء نحن نعرف انه اقلوا الطائفة من طوائف البشر السلام بعض الناس يعزون هذا الامر الى الهين مش الى اله واحد اللي هم سنوية اللي يقولون بإله الظلمة وإله النور مش الكواكب ولا أصنان يقولون في إلهين مش إله واحد كل إله يلصفات مختلفة عن الآخر وكل اله له قسم من العالم يختص به ليس لايوه الاخر انه يدخل فيه تراويده يقولون ب يعني بوجود الهين لا بوجود الهين الهين واحد بعض الناس يثبتون مش الهين الهه وكل اله مخصص بحيزه ومساحته المخصصه له من الكون يعني زي المختصف. كل واحد له قسمه الخاص مثل الكفار والمشركين حتى النطارة هم أقفى وطوارد بعض الناس قالوا المسيح هو الله صح بعض الناس قالوا المسيح هو إذن الله وعضهم كلمة الله وعضهم قالوا لا هي ثلاثة أقني وعض الناس مثل يهود يقولون لا هو في اله ولكن اله على كثنا احنا في اله خاص فينا احنا هذا اله بحبنا احنا مهما عملنا ومهما طوينا سوف نبقى وحبنا ولم نمكت عندهم في جهنم إلا إليه من معدوده مهما عملنا ولذلك هم ببارطة وفي الدنيا هم شعب الههم المختار هم اختاروا الههم مش ال اله هو اللي اختارهم هم اختاروا اله خاصا فيهم خاصا بهم, خاصة بهم لذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن تحداهم إذا كنتم كذلك فتمموا النوت فتمموا النوت ولي يتمموا ليس لأنهم كفاف كاذبون إلا هل يقال بأن هؤلاء الناس على اختلاف معتحباتهم لاحظ كيف الناس صارت طولة شوية من الإجنال اللي هم بيفرضوه بيفترضوا المعرفة هل يقال ان الناس على اختلافهم في معتقداتهم واحد بسجر وطبعا نحن نسينا المسلمين الذين يؤمنون بالله بالإله الحق لا إله إلا هو لا إله إلا الله وفي هذا عبدالهيات لا إله إلا هو وإيانهم جميعهم واحد لا إله إلا هو صح والهجدية الذين يقولون أن الإله ما في أطلع إله والإله هو عين العالم كن مراجعين لنوع من الذين يقولون ما يهلكون نموت وحيرا ما يهلكون إلا الدهر هذا الوجودين ومنهم طائفة موجودة الآن في هذا الزمان لبعض الناس الذين يجهلون ما هو موجود في هذا الزمان وجودين يقولون لا شيء يوجد ما في هناك شيء إسم الله هو فقط العالم والكون وهذا الاله اللي يتطوحه لا ليس شيئا غير الطبيعة هل يعني نحن يعني هل مستطيع أن نمكن وجود مثل هذه الطوائف والفرق من دون تطوير وبدون لا يستطيع أحد أن ينكر وجودهم واللي مكون لأ كلهم كذبين وكلهم في حقيقتهم بأمنوا ولكن هم بغالطة لا مش كلهم بغالطة مغالطة ما هي أصل الكفر مغالطة أصل الكفر مغالطة ولكن مش مغالطة بناء على إيمان داخلي لا في ناس أصلا كافرون أصلا لا يؤمنون بشيء أصلا في ناس في بعض الناس مش قالوا إن الإله هو العالم مش إنه هو الاله هو العالم قالوا نفس العالم هو الإله نفس العالم هو الإله وبعض الناس قالوا أصلا إيش نحن لفنا موجودين نحن في الحقيقة لفنا موجودين أصلا بل نحن هو نحن هو وهو إيش نحن يعني أنا هو وهو أنا شكية المسألة وإذا بدنا نضيحلها الفتن من يعني قسم المجسمة أيضا نقول أن المجسمة لم يؤمنوا بالإله الحق <تصفيق> وضحكية المسألة لم يؤمنوا بالإله الحق لأنهم آمنوا بإلههم جسماني تصوروه على هواهم ونطر أن يكون الإله هو موطوف في الاتفاق التي وجدت له له هل نتبوا إليه ما لم يمكنهم تطوره إلا بها وان قساب المحلوقة في دمك يقال بعد ذلك أن الأنبياء فقط أرسلوا إلى ناس آآ يعني يعددون الآلهة طيب ماشي سلمنا كمزلا إحنا لا نسلمه لكن نسينا كل الأقسام هذه التي أثبتنا إنها مرجولة بالفعل وحكينا طيب ما معنى تعديد الآلهة لنتكلم عن نفسها للمتقوم فقط إيش معنى تعديد الآلهة هل الاله يمكن ان يتعدد؟ واحد كيف المسألة صارت هل الاله الحق يمكن ان يتعدد؟ عقلا لا طيب ما يمكن ان يتعدد هل هو اله؟ هم لم يعبدوا آلهة هم عبدوا اشياء افترضوا انها آلهة ولكنهم في الحقيقة نفعوا الاله الحق وهذا كيف المسألة؟ لان ما جاءت عندهم تعديد وتكثيره هو اصلا لا يفبط له الالوهية فما عبدوه على أنه إله ليس بإله وما هو إله لم يعبدوه ولم يقولوا به شوف كيف المسألة إذن هم أصلا في عباد المنكرين لوجود الإله الحق وبعض الطوائف من المشركين الذين أشكوا مع الله إلها غيره مع الله إلها غيره وليس كل المشركين أشكوا مع الله إلها غيره هؤلاء يكونون معد... يعني أضاقوا إلى الله هائلة أخرى وذلك لنقص في في حقيقة تطورهم لمفهوم الارؤية فكيف يقال انه فقط الأنبياء كانت دعوتهم فقط إلى التوحيد وقابل انه هل دعوة التوحيد توحيد الآلهة هل دعوة سهلة يعني هل هي دعوة سهلة يعني لا طبعا هي هي يعني على ما يدعون هي الدعوة يعني الوظيفة الوظيفة للأنبياء ونحن لا نسلم انه هي الوظيفة الوظيفة بل هي احدى مبارك الأنبياء هل هي سهلة لكي يقال انه والله هي بدهية وقطريه وغير ذلك لا طبعا لا لو كانت سهلة لما دخل في في الشرك والاشراك كثيرون من الناس دخلوا في ذلك اما بطورة مباشرة او بطورة غير مباشرة لان الذي نفل الى الحق واثبت الها خاصة به هو نافل الى اله بالحقيقة مثل اليهود وقولنا انه اليهود هم من اهل الملع او الاديار هو حكم على ما يظهر منهم فقط كالحاق المجوس بأهل الملل الثلاثة ونحن نعلم أن المجروس ليسوا أهل يعني أهل رسالات وأحكي بالمسؤولات لكن يشكوا بهم الحق. كذلك نقول أن النصارى عندما عبدوا المسيح عليه السلام واعتقدوه إلها مع الله أو اعتقدوه إلها هو عين عين الله سبحانه وتعالى لم يعبدوا رياها الحق فهم إما مشتين أو نافين لوجود الله ولذلك كفقوا جاء ورد كيف المسألة فارك لذلك كتب لما فارك اما ان يقول والله هي المشكل الوحيد عندهم انهم ينطل الاله الثاني يعني مش هي المسألة ان والله مش صحبه يفارك يعني هم اضافوا الى الله الهة غيره ليس لانهم لم يعقلوا لم يعقلوا ولم يستطيعوا ان يصدقوا بالاله الحق الا بشرط اثبات الهة غيره لو نتوا الالهة اللي ضيره لم يصدقوا, لأ يصدقوا بالاله الحق وأحكيت المسألة صارا، فإذن الأوروبي التوحيد وال والشرك ليس مسألة سهلة. طبعاً هي يعني يمكن أن أن يُجر فيها كلام يعني دقيق أكتر من ذلك، وأوضع من ذلك ولكن يعني أرجو أن يكون ما بترميه كافيا لتنظيف المسألة وإصرارها عن نوع الإجناح الذي يحب كثير من الناس أن يصروا أن يفعل هذه المسألة عليها. مسألة التوحيد ومسألة الإيمان بالله هي أعظم مسائل الدين فلا يجوز لأحد أن يقول هذه مسألة بدهية وفطرية وليحكة المسألة بل يجوز له أن يقول هي مسألة إذا آغن لها الإنسان فإنها تكمل أصل فطرة ولا يقول أنها فطرية بمعنى أنها مغروضة في فطرته ومباعة فيها وطلوقة فيها منذ ولادته فلا يجوز أن يكون. ولكن نقول هي موافقة لأصل فترته بمعنى إنه إذا الإنسان استعمل الآلاف والخلقة التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها فإنه بإمكانه أن يتوصل إلى العلم بالإله الحق هذا هو معنى إن الفطرية بمعنى موافقة للفترة ليس إن الفطرية بمعنى إنها موجودة للفترة هذا معنى صحيح ولا إشكال فيه بل هذا هو الذي يجب علينا أن نؤمن به الأفضل ولذلك الإسلام جاء متممًا لمكارم الأخلاق وجاء متممًا لكمالات الإنسان الإسلام جاء متممًا لكمالات الإنسان وملشقًا له إلى كمالات الإنسان جبريل مسيح محمد صلى عليه وسلم لما ناولوا اللبن والخم بطر شرب القارب وفقت الفطرة وفقت الفطرة نعم إيش هي فطرة قارب في اللبن؟ لأن يشفيك المسألة ولكن الفطرة هي ما يتمم نمو الإنسان وكماله لأنه نعلم أن اللبن أكمل لنمو الإنسان وطبيعته بالنسبة من الخبر كذلك الماء أكمل من غيره كذلك قص الأغاثر أكمل للفترة من عدم قطعها. نفس الإبط حلق الشعور الزائدة مثلا إيش من الفترة الختام إلى أخي ما قيل إنه من الفترة وما ورد على إنه من الفترة هو يثيل الإنسان كمالا فلذلك نطب على أنه من الفترة هاي معنى الفترة بشكل عام ومشن في الكل صادق على الإسلام وطالب على كل العمليات الجزئية التي وردت في الإسلام عبادة الله سبحانه وتعالى من الفطرة صح ونلا بلا شك لأنها تكمل ما هي في الإنسان وحقيقة بهذا المعنى صحيح من الفطرة في المختلفات تسرل أساس إلى ستنين يعني عن الخرطة وأنها لا أساس يعني هل نستخدم أنه لغربي الحق الباطل لما يزمدين الحق الباطل هذا معنى الفطرة لا تطاع التمييز وعدم قدرته بالفعل على التمييز هذا تقصير له تقصير واقع عليه هو يحاسب عليه بلا شب جدء التميز... من الفطرة القدرة على التمييز هو جزء من لأنه الفطرة لأن الفطرة هو الخلقة ومما هو فطرة فيه مما قال, قال الله سبحانه وتعالى فيه قدرته فيه على التمييز اللي هو العقل ومعنى ان الدين موافق للفترة ان الدين ميت انه هذا الحق وذات البابه كيف معنى الدين اما الله صهد على ارسل رسولا دلك على مفاهيم واحكام وقال بما عندك من الخلقة التي خلقتها عليها انظر في هذا هل تجد موافقا لما... لحقيقة خلقتك انه منافيا لها شوف كيف المعنى صار الفترة فاذا نظر الانسان في الدين الذي ارسله الله عن طريق انبلائه فهل يجب في هذا الدين الموافقة بمعنى إكمال فطرته وإتمامها وتكميلها أن يجب فيه ما ينافي أقل فماله شوف تيش معنى الموافقة للفطرة تابع فالقدرة فالقدر على التمييز بين الحق والباطل هي أيضا من الفطرة القدرة على التمييز وليس عين التمييز نعم في المال نعم هي يعني على كتاب هذا فاحنا عثرنا اليها اشاره في في اول الدرس وكنا هي قاله الميثاق العلماء اختلفوا فيها اختلفوا فيها وهذا يعني القول المشهور القول المشهور عندهم هو انه الله سبحانه وتعالى اخرج الناس على حسب ظاهر الايام بني ادم من ظهور هند رياضهم شوف كيف من بني أروم من ظهورهم من ذريتهم ذريتهم <تصفيق> وأشعلوا على أن قالوا هذا في عالم ال المفهوم عالم الظل ولد في بعض الأحاديث طبعا يعني وال وال العلماء قالوا هي يعني الأرواح شوف كيف الأرواح لأن الأرواح مخلوقة قبل الاستمر هل هي ولكن أجمع العلماء عنه على إنه هذا الميثاق هذا هذا الاستمر الآن نحن نفسنا مكلفين به لأنه لأن أحدا لا يذكره من نفسه حقيقة الآية يعني فيها حقيقة النزاع كبير بين العلماء ولكن يجب علينا أن نؤمن أن هناك فيه نفاق حقيقة بالتحديد هذا أظهر الأقوال فيه والله أعلم وهناك توزد أقوال أخرى, توزد أقوال أخرى ولكن حقيقة التفصيل لم يرد فيه شيء يعني يمكن القطع به دون ما عدا ولكن هذا والله عالم أليق الأقوال به في آخر الآيات. نعم. زي إيش؟ الصفاء، كل الصفاء واحد كيف المسألة؟ كل مخلوق فله صفات نفسيه له من حيث ما هو هو. مثلا الحجر من حيث ما هو جسم الصفات النفسيه له إن كونه حيز يرجع على حيزه كله محدود. والله الإنسان من حيث ما هو إنسان من الصفات النفسيه له إيش إذا قلت إنه الإنسان فيه من الصفات النفسيه له الت التحيل الطحين زائد وأيضًا في كل حجر هذا يجوا إجلب ما يميز الإنسان عن الحجر بارك الله فيه تكون هو تفكير قادر على التفكير مثلا شو كيس الطاقة كل من الصفات النفسيه للإنسان الحياة والوجود وأول الحياة و... والحياة أيضا من صفات الصفات الإنسان ولكن يعني نادرا يسموها من الصفات ال... ال... ال... يعني من الصفات الوجودية بإمكانك تسميها من الصفات ال ال النش نشمسية مش يعني, يعني إنو... مش الوجود عن الحياة الوجود الآن فنتكلم عليه لأنه كان كل كلامنا لضرب مثال للفرق بين الوجود وبين إيه الحياة الله ينفصل عن الوجود والحياة والعلم وغير ذلك ولكن هذا بالنسبة للإنسان لاحظ كيف المسألة بالنسبة للإنسان ليست صفة نفسيّة لأنه يتصور أن يوجد الإنسان إنسان من دون ما يكون عالم. ففي واضح كيف المسألة من دون ما يكون عالم أو قادر. الحركة والسلوك مش صفات نفسيّة هي صفات لازمة لكونه جسمان. شوف كيف لازمة للصفات النفسية وايضا بيانا على كونها لازمة ايضا تنتفي عن الله ما هي انت تسمي مش انه الانسان, الانسان وصف للمهية وليس وصف للوجود واضح في المسألة صارت عشان اي حكيت لك انه في اشياء صفات لازمة للمهية وصفات لازمة عن الوجود صفات لازمة عن المهية وصفات لازمة عن الوجود ما كان حقيقة ستاة الله سواء لجهوده او لحقيقته فلا وجوز الاشتراك فيها مع غير مطلقا هذا قاعد عنه وهذا اللي اصلا احنا بنا نتوصلها قبل الكلام كان في ايش كالتحيض الان نرجع للقسم الثاني من اصل السؤال وهو ايش الوجود نحن نقول الله سبحانه وتعالى موجود صح ونقول نحن ايضا موجودون الوجود بالنسبة لله سبحانه وتعالى صفة نفسية صح؟ طيب الوجود بالنسبة للإنسان؟ الوجود بالنسبة للإنسان ليس صفة نفسية، لأنه يمكن أن, يتو... أن يتطور تطور الإنسان منعدماً. واضح كيف المسألة؟ هذه صفة حادة عليه، طارئة عليه. يعني حال من الاحوال الانسانية اللي هي ليست لذات بل لعلة خارج غير الذات اللي هي ذات الله سبحانه وتعالى بينما الوجود بالنسبة لله لي ليست لعلة بل هي لعين الذات فصورت صفة نفسية ولكن مثلا لا حصور ان عدم العثور يعني تقول انه مثلا زيد زيد انسان ان عدم نجيب العقلية فالحكم على زيد بأنه إنسان هو حكم على ما هي الزيد شوف كيف المسألة مش على وجود زيد يعني ال, ال الإنسان يلاحظ في حالتين يعني الآن آه... عمر ابن الخطاب زي ما عمر الخطاب كان موجود ولا لا نعم نعم فالحكم عليه بأنه إنسان الآن انتفى فا? نعم فالحكم عليه بأنه موجود فقط انتفى وضحت المسألة الآن عمر المخطب ما الح تبين عمر المخطب رضي الله عنه قبل وجوده ما هي يعني معلوم بالنسبة لله أن ليست معلومة هل هذه الماهية محكوم عليها بأنه إنسان أم ليست محكوم عليها بأنه إنسان شوف كيف بعد وجوده تضل إنسان ولا صار غير إنسان بقي إنسان إذا الموجود هي عارضة على الماهية يزمع من الصفات العارضة على الماهبة وليست من الصفات النفسية للإنسان بل هي اللاحقة لتحقق الماهية الآن نفس صفة الوجود خلينا بس نكمل الفكرة لدينا نحكيها الآن إذا قلنا إن الإنسان موجود وقلنا إن الله سبحانه وتعالى موجود وقلنا إن هناك تحقق حقيقة الإنسان تتحقق بكونه إيش؟ متحيز منتد متحرك ينمو وتتغير أحواله. هذه الصفات إما لراجع لحقيقة يعني ل نفس الإنسان، أو لازمة عن حقيقة نفس الإنسان لدوماً. يعني لا يمكن أن ننفك عنها. هل يمكن للإنسان أن ينفك عن كونه إما متحرك أو ساكن مستحيل لأن هو أطلا الحركة والسكون تابعات لكونه متحركاً. هذه الصفات لازمة عن وجود الإنسان. لاحظ كيف المسألة مش عن ما هي الإنسان، لازمة لوجود الإنسان. الآن إذا قلنا إنه حقيقة بالإنسان في الخارج لا تتحقق إلا بالتحييد، صارت هي صفات نفسية لوجود الإنسان وليس لما هيّة الإنسان، صفات نفسية لنفس، يعني صفات لازمة لنفس وجود الإنسان، وليس لنفس تحييد لنفس ما هي الإنسان. الآن هل إذا قلنا الله سبحانه وتعالى موجود؟ وقلنا إن الإنسان موجود هل يجود للإنسان أن يتطور وجود اشتراك في الحقيقة بين أي هل يجود الإنسان أن يتطور أو أن يثبت اشتراك في الحقيقة بين وجود الله ووجود الإنسان ليش لا نعم يعني ليش لا بشكل إجمالي ليش لا لأنه ليس كمثله شيء الاتحالة تستمع في النعم اللي هي برضو أنه لأنه ليس كمثله شيء أحد نقاضيقها هذا الواحد أدلتها هذا إذا يستحيل أن أنه في حالة إطلاق القول بأن الله سبحانه وتعالى موجود بأن الإنسان موجود أو أنه هذا الإنسان موجود يعني يستحيل القول بأنه في هناك استيراق في الحقيقة بين وجود الله ووجود إيش الإنسان لاحظوا كيف المتسأل طب ما ما هو الاستيراق؟ بارك الله فيه إذا معش مع الاستيراق في الإثم إلا أنه لا يوجد هناك استيراق في نفس الحقيقة استرقتنا هنا فقط في الإثم الإثم اللط اطلق علينا إنه نحن موجودون وأطلق على الله إنه موجود ولكن حقيقة وجود الله ليست مثل حقيقة وجود المخلوقات. فاستراق في الحقيقة ولكن هو مجرد استراق لفظي. استراق لفظي. إيش يعني استراق لفظي؟ هو فقط في الاسم الذي أطلق على نفس الحقيقة الإلهية وفي الاسم الذي أطلق على نفس الحقيقة الإنسانية الموجودة. فقط فهذا يسمى استراق لفظي. إيش معنى إنه استراق لفظي؟ يعني هذا اللفظ تما إطلاقه على الله سبحانه وتعالى وعلى ايش على المخلوقات ولكن المظهوم من هذا اللفظ والثابت من هذا اللفظ عند إطلاقه على الله الحقيقة ال ال التي وراء هذا اللفظ الدال عليهم هذا اللفظ هل هي في, في حق الله هي عين المعنى أو عين الحقيقة الثابتة في حق المخلوق طبعا يجب أن تكون متغيرتين مثل باقي استفادة على الإطلاق وهذا القول الذي قلناه في محل في باب الوجود يثبت مطلقاً في كل الأبواب في كل الختام. نقول الله سبحانه وتعالى موجود. حقيقة وجود الله غير حقيقة وجود الإنسان. إذن إيش بعض حقيقة وجود الإنسان؟ لاحظ كيف إحنا نتكلم عن بعض حقيقة وجود الإنسان لأنه لا نريد ح... كل حقيقة وجود الإنسان. لأنه غير الحقيقة إيش؟ الروح. لا نعرف نحن ما حقيقة الروح. إحنا راحوا إحنا كل تلتنا عن الجسمانيات مع ان جزء من الانسان هو الروح، بس احنا لا ندرك حقيقة الروش فاحنا ندرك الامفليم عن طريق ما نعرفه جزء من حقيقة وجود الانسان ايش هو كونه عاطلا اللي هي التعقل يعني عن التفكير كونه مثلا متحيزا وجود احنا نتكلم عن وجود الانسان كونه متحيز لان جزء من وجوده يرى في الان إذا قلت زيد موجود وكان زدء من وجود الإنسان فوره متحيط من وجود الإنسان مش من ماهيده اللي كنا نتسلم عليها قبل قليل هل يمكن أن تقول إنه لن تقول إن الله سبحانه وتعالى موجود فيجب أن يكون متحيطا ليش ليش لا اختلاف الحقيقة إذن ما حقيقة وجود الله؟ لا على لا تعلم عنه إلا أنه أكثر من واجب الوجود وهذا هو قطل المقصود بأنك يجب أن تؤمن بالله يعني تؤمن بالغيب تؤمن بالله عن غيب يعني عن غيب عن عدم حضور صورة له في ذهنك وأن تقول ليس مثله شيء وما ذلك يجب أن تؤمن به وبحكية المسألة ليس كمثله شيء مطلقًا ومن من ضمن التماثل وجوه التماثل بين الله سبحانه وتعالى وبين الموجودات الأخرى المنفية من وجوه التماثل المنفية كون الموجودات الأخرى متحيزة. فنقول نحن إنه الكرة الأرضية موجودة وجزء من وجوهها إيش متحيزة الشمط والجسم والال العارش والفارش إلى كل هذه موجودة وهي متحيزة. وجدو من وجودها هو قولها متحيزا والله سبحانه وتعالى في وجوده ليس كمثله شيء، فإذا هو حال وجوده ليس متحيزا، ومع ذلك فهو موجود والاستراء فقط فيه في الاسماء وهذا إن شاء القاعدة هذه سوف نطبقها نطبقها على جميع مباحث الإلهية التي تتعلق بالله سبحانه وتعالى، الصفات معاني والصفات نفسية والصفات سلبية. مطلقا هذه قاعدة عامة وهي أصل من أصول علم التوحيد الاستراف كما قال الإمام الأسعي هو احتراف اللفظي واحد كيف الإمام الأسعري يش قال كلمة مش هيك كان حلم فيها لا ولا انه كان يمشي ما تحابوا في الحارة وبعدين حكوا ومثكوها عنه وكتبوها هذا مش هيك المسألة بعد بفكر فيها وهو وغيره من العلماء قرر انه الاستراف في الوجود هو اشتراك نصيف فقط بناءا على كل الكلام اللي حكناه بل كل الكلام اللي حكناه هو جزء مما بناه مما بناه عليه إير الإمام الأصغر حكمه ذلك هذا اللي حكناه هو عبارة عن جزء بسيط جدا من الأدلة التي أو من الـ الـ الـ الأمور التي بنى عليها الإمام الأصغر حكمه بأنه الاستيراد في الوجود هو استيراد إير وليس على الاستيراد نصيف هذا ما تكلم يعني يتكلم يعني يتكلم مختلطة في الإطلاق على المخلوق وعلى الخارج ولكن المثباق الذي طبق عليه يختلف بيختلف. يختلف في الأعراض في العراضيات في, في, في الحقائق وفي كل شيء لأن اختلاف الحقائق تستطدم اختلاف في الاستثاف أيضا فإذا طبقت ثذات يعني أثبتنا الاختلاف في الثذات أيضا نثبت الاختلاف في الثذات سنقول جاء الله ليس كمثلي هذا وقتفات الله ليس كما فيها صفات مع إن نقول إنه نحن لا نظاف والله له نظاف نحن لا صفات والله له صفات نحن لا علم والله له علم شوف كيف المف... ومع ذلك ليس كما شيء من هنا جاء قوة هذه الآية ليس كما شيء مطلقا وإن شاء الله سوف نتكلم على هذه الآية بشكل موجز في في درس لاحق ان شاء الله إنه كيف دلالة هذه الآية على نفي المثلية من جميع الوضوح وإن كنا نتكلمنا عليها في شرح الزورة ولكن نعيدها أيضا إن شاء الله لله نعم تذكر نشكر أنه يجب إسترافة الله من في التفاة المعاني ولا الله في التفاة لا في المحلين يهود إنه إسترافة من, من إسترافة اللحظ يفتها في اللي كنا نتكلم نشكر الوجود لوجود الإنسان إحنا حكينا مثل ما مهية الإنسان حكينا لا هو طفنة نفسية لوجود الإنسان هذا اللي حكيت العيدة لما تأ jornal الأستاذ حكيت له هي طفنة نفسية لوجود الإنسان لأن وجود كل شيء عينه ولكن هي مهية الإنسان لا تتحقق بينه وجود عشان هيك بربنارو مثال عن عمر الح Fa رضي الله عنه قبل وجوده وبعد وجوده وبعد وفاته رضي الله عنه مهيته ثابته ولكن يختلف عليها الوجود فالوجود عشان هيك ايش عارض على ايش مم. على الماهية او الماهية عارض عليها الوجود ما في مشكلة شو كيف. فاذا حتى الوجود حتى الصفات النفسية يجوز اشتراك الالفاظ بين الخالق والمخلوق ولكن اشتراك لفظ فقط لانه احنا قلنا اكثر من مرة ان اللغة لا يستفاد منها نفسها العلم بل هي تدل على العلم مش هي اللي بتولد العلوم هي بتضلنا دلالات على العلوم والمعارف وإحنا اللي بولد العلم إيش؟ إيه اللي بولد العلم؟ بيدي واحد ثالث سابع ثامن مجاوب إيش هي الآية؟ إيش هي الآية اللي قالت لنا ووضحت لنا وسائل المعرفة عند ال الانتهاء؟ وهل وضحت <تصفيق> لنا؟ اللي... أي هذه الآية اللغة كمصدر من مصادر المعرفة؟ تخيل يا جسامي مم. مثلا ولا تقفل لاحظ كيف الآية ولا تقفل ما ليس لك به علم إن السمع والبطرة والفؤادة كل أولئك كان عنه إما كان الإنسان عنه مسؤولة أو كان عن العلم مسؤولة ورح كيف المسألة يعني إن السمع والبطرة والفؤاد كان عن العلم مسؤولة يعني لا وصول للعلم إلا بالسمع والبصر والفؤاد ما قال اللغة ما قال اللغة والآية الثانية أيضا والله أخرجكم من بطون أم هاجكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأفصار والأفئلة لعلكم تشكرون هذه لا لعلكم تشكرون هذه نعم في الآية في أي أخرى في الآية أخرى العام هذه ال الأشهر الثلاثة اللي هي السماء والأمطار والأرض هي وسائل العلم. ورح نحكي في المسألة. فاللغة هي عبارة كما هي محقق علم الآن من وجهات رواجها المعاصرة والقديمة قبل ما ينولد. <تصفيق> لا هو يعني من عندي بواي احنا ما قبل <تصفيق> <تصفيق> ما ينولد ال العهاد اللي سموها. اللي هم علماء لثانيات والثانيات والكفص القاضي هذي اللي عندهم ارى الهرم النطيقة الهير والميكافيزيق بتخوطوا علينا الصغلات بحسب العالم منهم مش عارفين ايش دلالة الحرف على الاشي وايش دلالة الفعل وانه هل هذه نسبة اعتبارية ولا نسبة انتباعية كم احنا اللي وجدنا هذي الأمور جاي يتخبلوا علينا فيها شو لايك شو طبيري لك واحد بيحكي انه والله علم اللي ثانيات اختراعه بعض الناس اللي هم في اوروبا واتطور الان في امريكا احنا صرنا نوخد اصف فكر اللغة نموياً من امريكا عشان كان نفتم اللغة العربية بدنا على امريكا عشان نفهم اللغة العربية بعرفوش انه في بويه اللي كان يقلم ويقصه علم فيه الكون كله كل الناس يعني ايش هي اطول اللغة شايف ولسه كتاب سواي اصلا انا بتحذر اذا كان في واحد الـ الـ الـ مش عندكم الان طبعا لان انا واحد منكم الان مية في المية بس كتاب سواي ولكن بدك ادرا اذا كان في واحد يستطيع ان يشرح كتاب سواي <تصفيق> هو اسمه الكتاب نعم نعم نعم يقول والاعتباري نفسه لا في فرق بينهم ان شاء الله هذا ان شاء الله يعني احنا بنحاول ان نوضح بعض الاطلاحات شيئا فشيئا عشان هيك انا بتعمد ان اتكلم في بعض الاطلاحات حتى اننا نتمكن منها شيئا فشيئا هل يفتح ان نقول لا بلا شك نقول ان كيف يعني لا لا هي اللي لاحظين كل ما له وجود من المخلوقات فله ما هي. لا يقال عن الله تعالى لأنه له ما هي حتى كلمة الوجود المطلق هذه فيها في بعض المحذورات ولا مطلق الوجود شوف لا تكون لا وجود مطلق ولا مطلق الوجود وكل واحد في مسائل يعني قد لا تتصور ايه شيء المسائل اللي تتنبخي عنها اللي بيحكي مطلق الوجود بتصير مشكلة واللي بتقول المطل وجود المطلق بتصير مشكله ثانيه لا من دون الله تعالى لا لا يقال انه له ماهية بل تقول ايه وجوده والله هو علمه لما كده بينا بينا الموضوع ده لما بعض اللي قلت علينا اللي حاول يترصد التقديم الداخلي خاصه في ان مش قد بس الآن بتكتبحكي أحمد بس أنا نمشي أنا بحاول أن شاء الله سوف نقتدل به الآية هذه في عدة مواضع وإنتوا حاولوا إيه يزمعوها يعني الآية فيها دلالات كبيرة جدا إن الثمع والبطر والفؤاد وإن الثمع والأبصار والأفئدة ليس هناك جمع وهنا أفرد ليس بالترتيب هذا شوف يه وليس حرف العطف اللي بينه هو الواو مش تمة مش, و... مش فا وليس قال انه الله راجق من بطورهم هاتفهم و جعله مش قال فجعله وحصية المسألة كل هذه فيه يعني دلالات تظلنا على غبور عميقة فيه ولكن من دون مبالغة لو نتكلم فيها يمكن نا يعني ساعة ساعتين من دون نخلق فرقدما احنا نعمل هذه الآية من ضمن الآيات التي نخصص لها بعد الدخس ربع أو ساعة أو ثلاث ساعة نتكلم عليها كما نتكلم على صورة الإخلاق مزفر. بصير؟ شرعي لأن الله أن واحدا بسماء حقيقة جميلة تبع شرعي إنما كلها بسماء حقيقة نعم هذا الآية يعني عجيب هذا الآية هذا من من, من آيات الكبرى في أصول علم التوحيد ولا تجارح تكتأجوا معها أن تجاربها في لها تفاصيل يعني سوف يعني تندش يعني أنا أنا الآن بعض الأشياء منها ولكن تفسي اشتتت مقدمه عن اشغال المعلومات لحاله ما فيه يعني انا اللي جمعته هذا يعني اللي احكي لك بعض المعلومات اللي بنحكيها الان يعني ما بظن انه خلال سنوات جمعتنا شيء وراثي معلوم من هون معلوم من هون وهذا تبع اما ان يقول لك انه في تفسير معين لحاله جمع هذا ما لا اعرف تفسيرا جمعها ولا حتى الفخر الرادي شاء الله إحنا ممكن نخفص لها زي ما نقول زي كان نخفص لآية لسورة الإخلاص كلام بعد الدكت ممكن أن نخلي هذا الآية موضع الدكت إن شاء الله وسترى ما يخفر إن شاء الله السورة إخلاق ربط الوجود على <متنسي> الله على الإسلام كون الدبرة تنت العدم على الله عن لا تنتي العدم تنتي العدم وتنتي العدم عن الإنسان حروجه أمم ولكن الذي ينفي العدم لحنا يدوا على هو ليرا الذي ينفي العدم كيف يشور محل السؤال؟ محل السؤال هنا في السؤال أنه ينفي العدم عن الإنسان ينفي العدم عن الإنسان حارة ولكن هو والذي ينفي العدم عن الإنسان وغير الذي يحفر لا إيش هو, هو الذي ينفي العدم عن الله سبحانه عين الذات عين الذات بعهد كيف المسألة والذي ينفي العدم عن عن الإنسان حال وجوده إيش هو؟ برادة الله لي يجاره إذن اللفظة تدلتنا على الوجود ولكن مدلول اللقب كيف عرفنا إن هذا م... ثابت لذاته وهذا ثابت لا لذاته بالعقد شوف كيف نسأل لأنه عرفنا ان الله سبحانه وتعالى موجود لذاته مش بنفس اللقب طب ما هو الإنجليز ما يستخدموا كلمة وجود ومع ذلك من أعلم منهم بالله عرف ان الله سبحانه وتعالى يثبت له ال existence يحكون عن <ترجمة> فهذه ليس هي اللي ولدت وجود الله هي دلت على ما عرفوه بعقوله نعم هذه هي جزء من الفطرة أنا نجبت عليه قبل قليل وليس كل الفطرة لأن جزء من الفطرة هو وسائل العلم وجزء آخر الشهوات والغرائز وجزء آخر المغفف الجسم هذه الفطرة نعم صحيح وقولوا لا يعقلون بالنسبة فطرة لا، فيها زي ما حكيت لك هي جزء من الفطرة وليس كل الفطرة، جزء من الفطرة نعم. <تصفيق> الغراز، الغراز الشهولة كذا فطرة أخرى، شوف كيف المسألة، الارث، المحبة والتره هي جزء من الفطرة أيضاً، يعني أنت لما لاحظ كيف إيش معنى إنه هذا جزء من الفطرة؟ يعني أنت عندما تؤمن بوجود الله وتعالى وتعرف وتعالى، وتعارف حقيقة إننا نعرف إنك مؤمن بالله، شوف كيف. هل نقصك ترتاح أم إنها تبقى في ترتاح. إذا المعرفة والإيمان بوجود الله هو موافق للطفرة لأنه كملها. الإيمان نفسه هل هو من باب العلم أم هو من باب الإدعاء والتصديق القلبي؟ الإدعاء والتصديق القلبي ولكن شرط العلم. شوف كيف المسألة. إذا في هناك جزء من الطفرة أيضا ليس هو فقط في المعرفة. ايضا الادعان القلب اللي هو التصديق المعبر عنه عند علمائنا بانه حديث النفس حديث النفس عارك ريش حديث النفس هو الادعان دايما المنسك تحدثك بالله سبحانه وتعالى بالايمان بالله بان لا تغفل عن ذكر الله مطلقا مش ذكرا لتنيا في أو في مستيئة مستيئة في لا هذا لا تابع لأمر آخر، لأنه أشخاص عجز العقل هو تمييز الشيء مع الالتزام به. إذا ما يجد ولا إذا ما يجد ولا بما ما يجد فهو العقل، فالعقل هو التميز مع الالتزام بما ميز. فإبليه تميض ولكنه لم يتظن فهو غير عاقل ولكنه يميز شرط التكليف هو التميذ والعقل هو الالتزام بالتميذ فالله فهد عنا لما قال له قلوب لا يعقلون بها ما قال لا يميزون بها لا يعقلون بمعنى لم يتبطوا ما يميزون ما علموه يعني التمييذ له العلم شو كيف فنطى عنه بالعقل لأن العقل هو حقيقة الالتزام بذلك يعني ولما إذا هارت الله فهد عنا بالتعقل و أمرك بالتمييز الموجود الذي بهذا بما مجدته وما علمته، وكذلك يقص علي شوف كيف شو شو رحية الآية هذه فيها نفائذ كثيرة جدا، وفي يعني يمكن استنباط منها ومن آيات أخرى ومؤدقة جدا في علم التوحيد وصول معرفة وصول المعرفة عند المسلمين. تذكر أي سماق اللي بيحكي المفسية؟ قال أهل الحق. حقائق الأشياء ثابتة آه. لاحظ كيف هذا المتن من 1400... 1400 1400 سنة 1200 سنة تقريبا او 1200 سنة قال اهل الحق حقائق الأشياء ثابتة حقائق الأشياء ثابتة مش في وهمنا فقط في نفس هذا خلافا للشيوعيين لل... الحنطة الذين يصنفون الابيان على انها ايش فلسسات مثالية نحتاجون مثال بفلسسات مثال إيلا لا يؤمنون بوجود العالم في الخارج حقائق الأشياء ثالثة والعلم بها متحقق خلافا للتفصائية التفصائيين <تصفيق> <تصفيق> الذين يقولون لا يمكننا أن نعلم شيئا وإذا عرفنا ما بعرف أني أنا بعرف وإذا عرفت ما بعرف أني أنت اللي تعرف نفس اللي أنا بعرفه هكذا أقول هذا نعم من التفصف فل... والعلم بها متحقق خلافا للتفصائية هالتكملات المكن الله. وأسباب العلم للخلق إيش؟ ثلاثه هل تكمله المدنه ا الحس والخبر العقل والحس والخبر والعقل العقل العقل والخبر والحواس الخمس والقدر الخاص قال وقدر الرسول المؤيد بالمعجزه شوف كيف اللي يدن الخبر ال... من ضمن الخبر الخاص ولكن الحواس الخمس والعقل و الخبر هذا هو طاولة المعرفة اللي هي مطابقة للمذكورة في الآية. لاحظ كيف الـ الـ القرآن يشرحها: السمع والبقر والأفقار. السمع اللي هو الخبر الصادق. البقر اللي هو الشخص نفسه. بعضه قال بقر، وبعضه قال الأفقار. بعضه قال سمع مطلق الخبر الصادق، وبعضه قال أخبار لأنه السمع أقوى مطلق الخبر دائما ولا دافئ. في طريقه المقتب طريقه المقتب مش الاسماء اسمع اي تسمع شيئا ييوم بيقع عن علم الافكار وردت مصر ورادت الجامع وكذلك الاخبار بتعدد وسائل النظر العصي واضح كيف المساله معقده لانه الفكره هي اللهم هاي من لا يستمع مين يسمع هي بلا بيطبقوا دياريه وريه مش الاخرى رياضه التقوله التخفيفه فيلاش الالتزام بالمعرفه هذا راجع لقله اللي احنا محتاجين اذا خلينا نكمل الان قال وقد اجمعت الامه على ان الله تعالى موجود ممكن واحد يجي يسال طيب بعد ما ذكرت دليلا من الكتاب ولما امنتنا كنا طيبه الاجماع شيخ ما تردش تسمع يعني هل الاجماع في حد ذاته دليل يعني دليل. ما أستاذ عبد الله على تأييد عليه هو ينقل الدليل من يعني ذليل هو صحيح على الكتاب والسنة لكنه ذليل تكثير المفروض على منا يعني هي تجمع إلى تأييد المراد من النصوص أيوة بالطبع تأييد المراد في الكتاب والسنة تأييد المراد والإجماع الإجماع ضبطه و... بمعنى إننا أجمع عليه المسلمون يستحيل بعد ذلك أن ي يأتي واحد من المسلمين يقول لا يعني لا حجية لاجماع لا حجية لاجماع فيمكن أن يخالف لا ما أجمع عليه المسلمون يستحيل أن يصح خلافه <تصفيق> بالعكس هو أقوى دليل كما ذكرنا أيضا في أصول الفقه في ثلاث أدلة الكتاب والصنة والإجماع وكل واحد هذا دليل كل واحد منها دليل طبعا فيها تفصيل أكثر من ذلك وأقال وأما برهان العقل فثياتي كنت نتكلم على برهان العقل على وجود الله على إثبات وجود الله ولكنه ثياتي نسمي لشوي فقط ينتعلق بالصفات النفسية السلبي. في السلبية أكوا السفات السلبية وسميت سلبية لأنه ينتفي بها أمر لا يليق بالله تعالى يتضح هذا المعنى سميت سلبية لأنه ينتفي بها إيش؟ أمر لا يليق بالله سبحانه وتعالى هذه معنى السلبية لأنها تسلب أمراً. لا ولكن كما قلنا تفيل الكمال ليش لأنها ليست سلبا مطلقا بل هو سلب بشرط إخلاف الموضوع لأن قلت أنا أسلب عن ما أثبت وجوده أسلب التكثر عن ما أثبت وجوده ولا أسلب التكثر عن لم أثبته أصلاً بل أنت قل بعد أن تبث أن الله سبحانه وتعالى موجود هل لوجوده أولاً؟ فتقول لا هو قديم والقدم هو تل أولياء تل أولياء عندما لم أثبت وجوده أم عندما أثبت وجوده الأولية سلب الأولية عنما ثبت وجوده الله مستلتم الكمال. لاحظ أن الأيسر يفيد الكمال، ولكن هي حقيقة هي سلب النقص. ولكن سلب النقص عار الموجود يفيد أيش؟ الكمال ولكن نفس هي الأولية. سلب الأولية، الأولية ولكنها ثبتت لله بعد إثبات وجود الله، فهي تفيد في الكمال أم لا الكمال بهذا المعنى؟ قطعا تفيد الكمال. وأنا حكيت المسألة لذلك ابن لما يتكلم عن الأشاعر يتكلم عن الأشاعر إما أنه هو نفسه الرجل يجهل مذهب الأشاعرة أو أنه يريد أن لا يبين حقيقة مذهب الأشاعر لأنه إيه يقول يقول هم, ي... هم يثبتون لله سنبارة صفات تلبية فقط والصفات التلبية عدمية والعدم لا يفيد كمالا شوف كيف هذا من الأشياء اللي يحكيها ابن ولم اره مطلقاً يذكر انه العدم يعني السلب بشرط اثبات الموضوع يفيد كمالا يعني انت لما اقول لك انت موجود ولا عيبة فيه ولما اقول لا هداك مش موجود ولا عيبة فيه تبغولة تبغولة اللي هو لا كمال ام لا تستلزم كمال الثانية لا تستلزم كمال لا عيب فيه هو أطول من المورب، شو يعني؟ لأن أطول الكمالات كلها مبنية على الوجود، فلذلك نقول صلب النقص عما هو الوجود ي الكمال لكن ي ي دائما لما يعترض ي هؤلاء ي ي ي ي والسلب ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي تسلم النقص إذا ما هو ليس عدم النقص عدم النقص عدم النقص عما عم ليس بموجود أم عدم النقص عما عم هو بموجود ما هو موجود عما عم أن يتردنه إذن كل الجمل هادئ كمال أم ليس كمال إذن كيف يقال ان الصفات السلبية لا تستلزب الكمال لله سبحانه وتعالى وأحكي في المسألة طارق إذن السلب بشرط وجود الموضوع يستلزم الكمال والطلب المقيد السلب الاعتباري اللي هو طلب النقص طلب نقط معين اي يعني الطلب كاملا لما انت تحكي ثين او زيد لا من دون تحكي قيس لا قيس اللي نطقه هذا طلب مطلق ولكن لما تحكي لا ينطق لا يفرق لا يبرد لا يظلم هذا صلب مطلخ ولا صلب مقيد صلب إرافة يعني صلب مقيد فهو في حد ذاته هو فيه صفات في كمال لهذا الضيب واحد كتب المتألة الثالث لما نثبت لله سبحانه وتعالى هذه الصفات السلبية أو الأوطار السلبية هي صلب نقص لا يليد إثباته بالله وصلب النقص عن الموجود يستمتن إثبات الكمال للموجود واضح إن شاء الله كيف المعنى الكلام قال صovية فهي وهي القدم والبقاء ومخالفته تعالى للحوادث وقيامه بنفسه والوحدانية نعم قدم هذه هي الصفات الخمسة السلبية القدم والبقاء ومخالفته تعالى للحوادث وقيامه بنفسه والوحدانية إيش عن القدم نكيل أولية إيش عن نكيل أولية عدم وجود بداية لوجود الله بل هو موجود بلا بداية البقاء عدم الآخرية والله تعالى طالع يعني حوارات في معاملاتك مثل ما انت شايف قياموا غيرت فيهم عندنا انواع عن الصلب والمحلي المحل المقطوع الوحدهانيه ما فيش شايف كلها هي القوائم المقطوعه والمفصله واضح كيف المساله هذه بشكل مو غلط نطلع طبع اا القدم بيش متأثر عليك شويه بس حتى انه يعني نقطع شويه القدم، مم. القدم، من القدم؟ من الذي يثبت القدم؟ يا شيخ طورا، مين اللي يثبت القدم؟ مين من؟ إيش يعني القدم اللي يثبتوها؟ القدم، القدم، اللي هي رزق وعظو من الذات الإلهية هذا يثبتون مستثمرين. ما إحنا نبل هي الفرق بين نوبلهم إيش كثرة؟ الله أخ... الله لا <تصفيق> القدم، شوف كيف القدم. القدم صارت قدم القدم نحن نثبت القدم القدم هو إيش؟ نفي الأولية شبت بالفرق العظيم بين القدم والقدم نعم القدم وحقيقة القدم عبارة عن انتفاء العدم السابق للوجود بمعنى أن وجود الله تعالى لم يسدق العدم جميل فقط هو عبارة عن انتفاء العدم السابق للوجود هل قلنا إن القدم هو وجود الله منذ أجملة لا رلاية لها؟ لا واحد كيف المسألة أنت بتقول البتراء قديمة أقدم من عمان طح؟ الأهرمات أقدم من البتراء هذا قدم بمعنى إنه لم يتقه عدم؟ لا بل بمعنى إنه الزمان الذي مضى على وجود الاهرامات اطول من البناء الذي مضى, مضى على وجود المقابر واطول من الدائر اللي مبني على وجود المنطقة اللي انتوا قاعدين فيها ف اقدم منطقه اسمها بالانغه هذا القدم هو ايش في دم زماني, كدم زماني هل قدم الله الى من مستحيل مستحيل بيسمع على انه قدم زماني انه تمر عليه اعرات وازمان إما لها بداية ونهاية أو لها بداية لها لها نهاية لها السنين منفيات عن الله تعالى بل قدمه معناه نفي الأولية لوجوده أي انتفاء العدم السابق لوجوده. لا أكثر ولا أقل من ذلك بكل بكل هذا المعنى مما فيه من بساطة نفي الأولية عن وجود الله أو نفي العدم اللي أن بعض الناس يخبطونه السابق لوجود الله بمعنى انه وجوده لم يقتضيه عدم بطير البقاء نفي العدم اللاحق لوجود الله بمعنى انه وجوده لا لا يقتضيه عدم وكذلك اذا قلنا في القدم انه ليس القدم هو قدم زماني كذلك نقول في البقاء ليس البقاء بقاء زماني ليس ان الله سبحانه وتعالى منظم على الزمان كما انه منظم عن المكان احنا اين تكلمنا عن المكان في مقام الوجود لما قلنا عند المكان اللي هو الحيذ نفسه هو من الصفات النفسية للأجسام والأجسام الله سبحانه وتعالى منزّه عن لما سلك الصفات النفسية للحوادث فهو منزّه عن إيش عن المكان فهو موجود بلا مكان يجي واحد بيحتيلي إذا قلت إنه موجود في كل مكان معنى إنه حال في كل مكان نعم إذا قلت إنه موجود بلا مكان هل يستلزم إنه حال في كل مكان زي لما يجي واحد يحكي لك قول الرسول صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء معه وكان عشبه على الماء يستلزم وجود العرف في الكلام اي انه يستلزم ان لم يكن الله موجودا الا ومعه بعض مخلوقاته كيف يستلزم ونقل الحديث فيه اصلا شب كيف نقل حديثا في هذا الجلام كان الله ولم يكن شيء معه اذا اذا لا يرضى ان يقاض انه كان الله ولم يستحيل القصديق بوجود الله الا انه معه شيء من مخلوقاته لانه ابراكوه نفسه بقول كان الله ولم يكن شيء معه بعدين بقول وكان عرشه على المال لاحظينه وكان عرشه على الماء. اذا الكانة الثانية هي غير الكانة الاولى هديك الاولى الثامة والثانية الموقفة لانه لو كانت ثنتين في نفس الزمان كان صارت الجمل الاولى غلط ايضو بالثاني غلط فيه تماثب بطير لاحظ كيف في المسألة هذا المسألة اللي ابن تيمية رفسه لم ينتبه إليها لأنه كان منهوق يعني يريد بكل طريقة فقط أنه يثبت التسنصل في الحوادث مناقبة الحديث منتبه لهذا الكلمة وأنا حقيقة لم أرى أحد من أصحابه يعني مش أصحابه اللي كان يلعبوا معه لا الذين تبعوه في مذهبه اللي هم أصحابه من منتبه لمثل هذا مثل هذا وجه الدلاله اللي كل اهل السنة نقصوا عليه كل نقص كل اهل السنة على الاطلاق نصوا عليه انه لو قلنا انه كان الله ولم وكان الله دائما ومعه بعض باب مخلوقاته هناك مناقضه للحديث لان الحديث بالنص بالنص مش بالمفهوم يدل على بطال ذلك ولا واحد من المشفقين اول الذين تبعوا ابن تيميه في مذهبه اشار فقط مجرد اشاره الى هذا الاحتمال كيف نفهم هذا الحديث ولا واحد منهم يتكلم عليه كما أن أحدا منهم لم يتكلم على رواية الإمام مسلم اللي رواها غير الإمام مسلم اللي ذكرناها و... و... فإن كانوا مسلمين فمسلم ولا واحد منهم تكلم على هذا كأنها لم تكلم فإنها مش حديث أقلق صاريخيكم هنا نعم شكرا لكلمة السلزة الموريانية بالحطيرة ومجيد الله عن بعض المسلوطات ومن أولئك المسلوطات إذا قلنا الله سبحانه وتعالى فالشيء لهوك سبحانه وتعالى أنه دخلنا أنه مع بعض لو يموت غير الله سبحانه وتعالى لها المتطال إذا قلنا دا دائما ما هو عشان هيك هو انفك عن الوجود الشخصي صار الوجود متتنفل من هنا صار لازم هو القول بالقلم النوعي مش بالقلم الشخصي لكي يفر من هذا الاسكال ولكن هو لازم هو الاسكال آخر أنه لا معنى للوجود النوعي إلا بقيام الحوادث المتعاطنة بالذات الإلهية ولذلك التزم بقيام الحوادث بالذات الإلهية لأنه لا يصح قوره بالتسلسل النوعي اللي بناعها هذا فالتزمه وغادي التزميز عن أنه السلق والخلاس والقرآن والسنة والمدارب الأربعة كلها قامت بقيام الحوادث قالت بقيام الحوادث بالذات الإلهية شوفين حتى أنه يحفظ كيف نقلت هذا الكلام تصير مشكلة عنده بعدين <تصفيق> شايف إذن حقيقة القدم هو نسل العالم الجارق للوجود الإلهي. كما أن البقاء هو نفي عدم اللاحق. مش أكثر من ذلك. مش لما واحد يحكي لك شفونر مر... ما معنى إنه الله سبحانه وتعالى قديم أو إثبات القدم تحكي له من الوجود من زمان. صح؟ دمتم تحكيه لو يعني إنه تحكيه. طبعاً من ذاب عليك أن تكون كذلك إحنا بنكون بنفس المفهوم أما القدم الزماني فلا يحبط لله سبحانه وتعالى والقدم مطلقة هي تلعنة أقسام قدم ذات وقدم زمان وقدم إضافي فالقدم الذاتي قدم الله تعالى أي قدم ذاتي وسفاتي كيف يعني القدم الذاتي و... و... و... مع بالمعنى السابق ايش يعني؟ نفي العدم, العدم اللاحظ السابق. السابق للذات هذا هو القدم الذاتي لا، ولا استفادة طبعا لأنه لا داعي إلا معطبة. نعم. والزماني كقدم أمس على اليوم. شوف هذا قدم الزماني. القدم الزماني يعني أمس متقدم على اليوم بالزمان، بعين الزمان نفسه. نعم. والإضافي كقدم الأبوة على البنوة. نعم، لأنه هذا إضافي. قدم إضافي، لأنه الأبوة قبل البنوة. قطع. القدم الزماني يعني القدم الزماني. في حق الزمنية في حق الموجودات الزمنية. نعم. فالزمان والإضافي مستحيلان على الله تعالى. فلو قلت إن الله قديم بالزمان لرذمة طروء الحوادث عليه. كيف المسألة؟ لو قلت إن الله قديم بالزمان لرذمة طروء الحوادث عليه. إذن ثانياً يصرح مش يلوح بأن الله سبحانه وتعالى قامت في به الحوادث. قامت بذاته الحوادث. ويعتبر هذا أحد أكبر أصول المذهب هو مذهب المسلمين كما كما يضعون ويعتبر ويعتبر أن الزمان كون الزمان قديم هذا أيضا مسألة مطلقة لأن الله عنده أطلا هو موجود في زمان قديم نعم بس أحسن شيخنا هذه الحوالات يعني هذا إيش مطلقة زي الآن بدي أحكي ما بحكي في الآن ولا معنى آخر مطلقا غير ذلك وأي واحد ينط يعني يعني يلتف كلامه بنتايمية ويتفهم كلامه بنتايمية إذا بحكيلك المثير لها معنا غير اللي أنا بدي أحكيه إن بيكون كذب شو تصير إذا أوها إن له معنا آخر غير اللي أنا بدي أحكيه فهو لا يفهم إما لا يفهم معنى بنتايمية يرحمه الله أو إنه يكذب ليفر من ال ال الأمور الأبيحة التي تلزم هذا المذهب قيام الحوار هذا كذب إلهية كيف أنا صوت يقول في ذاته هذا مثال مثال كيف انا بحرك يدي؟ هذا مثال اي حادث قامت الحادث بالذات شايف؟ اي قامت الحادث بالذات بالسعيدية بس بس لا اكثر من ذلك هو يقول ان الحادث تقوم بالذات الالهية هذا الحادث اللي هي افعاله مش هد افعاله اي قال فرق بين الفعل والمفعول وكلاهما عند النهوري الفعل يقوم بنفس الذات والمفعول خارج الذات خارج الذات الفعل هو الافعال المصال اا استوى على العرش بمعنى علا عليه واستقر بما يعني حدث فيه حوادث معينه ينزل في مقله في مقله يتحرك يضحك الكلام نفسه، الكلام عند ابن تيمية الكلام كلام الله سبحانه وتعالى هو عبارة عن ح حرط وصوت الحادثان بالذات الإلهية ومنه خرج وإلهي يعود، منه خرج كيف الكلام بخرج منه، منه خرج كيف بحكي وإلهي يعود. شوف كيف الكلام؟ هذا فقط هذا هو المعنى. ما قلت لك بنفس الكيفية بنفس الهيئة؟ لا، هاي المعنى، المعنى اللي اللي بنقوله ال ما معنى قيام الحوادث؟ هاي معنى قيام الحوادث. ولا يوجد له معنى آخر شكرا لا يوجد له معنى آخر إذا في واحد بتبنى مذهب من تيمية يقول لا ربما يحتمل احتمال آخر أو ربما ما في ربما جيب لي الاحتمال أفعله عن أفرق أفرق عين مفعولاته عندنا. هي عين مفعولات وعلى الذي فرق قال لأفعاله هي عبارة عن نسك عدمية كنا توقع نبينه إن شاء الله في محلنا نعم شو يمكنك فعله يعني اللي وصار نشاء هو نوع من النوع التشبيه والترسيم ويأذن عليه حدوث الذات الإلهية كما طلبنا بيان أيضا في أثناء القيام في أثناء البرهان على وجود الله سبحانه وتعالى وضحت المسألة يلزم عليه التشبيه والترسيم وهو التجاهما التجرم التشبيه لأنه أنت فقط التمثيل التجرم التشبيه وأنت التمثيل في أثناء الحديث الذات الإلهية يطرح فيه أصلا هو يلزمه ولدهم في استحارة كون الله سبحانه وتعالى لأولاهم ولكن هو طبعاً ما يلزم فيه وهنا وجه المغالفة اللي اللي حدوه نعم بلزم عليه من أبداً العلم بالشخص اه يعني حسب كلام حسب الظاهر من ما هو لا يصرح فيه ولكن يعني بعض الأورماء يقوله قد يلزم عليه حدوث العرب بالشخص وهذا محل مجد انا حقيقة قبل حتى الان مش يعني مش واحد من الصمتات الحين دي التلازم بين القدم النوعي للعالم وبين القدم الشخصي للعالم يعني هي محل نظر حتى لو نحكي انه هذا يلزم على هذا بالتقدير القوي والله اعلم فلو قلنا كل... نعم قلت الله قدم النوعي للعالم هذه الرساله سوف نتكلم عليه لما نتكلم على العالم وحروف العالم سنتكلم عليه يعني مش لما نتكلم ببعض المصطلحات زي هيك يعني هذا تكون من ضرورة ان نتكلم ان نوضح بعض المسائل فإذا واحد يعني وردت على مسامعه بعض المصطلحات الغريبة لا إشكال خليت جلها مثلا وأنا إن شاء الله كل المصطلحات اللي بنتكلم عليها أشرحها لاحقا في موضعها ولكن كما تعلمون لا يمكنه أن أشرح جميع المصطلحات في نفس الدفتر لأنه مخلص العقيد من روح شايف فذن يعني لو مثلا واحد بلغ وبلو بالصلاح مش مش عارفه اما ان نطقه راجع لاحقا او ان نطقه متقر عليه ذات نعم فلو قلت ان الله قديم بالزمان فلازمك ضروب الحوادث عليك وقديم الزمان قطعة ودواب التسلسل في القدم وكل هذا باطل نعم والدليل على ان الله تعالى وصف بالقدم من الكتاب قوله تعالى هو الاول لا كيف هو الاول الاول إيش معنا الأول في, في هذه الآية الذي ليس قبله شيء إيش يعني ليس قبله شيء لا ليس قبله شيء يعني ليس قبله موجود شيء. مطلق الشيء مطلق. ليس قبله شيء مطلقا حتى العدم عدم نفسه ليس لم يثبق فهو الأول وهذا هو معنى الاولية. نعم. ومن السنة في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وقد أدمعت الأمة على أن الله تعالى لا وفصف أكيد تقولها بل لم تسترها اللهم أنت الأول فليس أنا الفائد التستيرية فليس قبلك شيء نعم